عباد الله لقد انتهى بنا الحديث في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة من ختام س ي ر ة ا ل إ م ا م الراشد علي بن أ ب ي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه و أ ر ض ا ه والتي أ ت ي ن ا على تمامها مرورا باختصار استخلاف ولده الحسن بن علي بن أ ب ي طالب و أ ن الناس هم الذين بايعوه واستخلفوه و أ ن عليا لم يخلف على ا ل أ م ة أ ح د وانتهى بنا القول في تنازل الحسن رضي الله عنه و أ ر ض ا ه ل م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان محققا ن ب و ء ة جده صلى الله عليه وسلم بقوله عنه وهو صبي إ ن ابني هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين من المسلمين هذا ما أ خ ر ج ه البخاري وتم الصلح والتنازل كما بيناه بالتفصيل مشترطا الحسن على م ع ا و ي ة ثلاث شروط وقلنا ب أ ن معاويه ارسل له صكا م خ ت و م وعليه توقيع الشهود لا شيء فيه قرطاس أ ب ي ض توقيع ا ل م ع ا و ي ة ك خ ل ي ف ة للمسلمين في الشام وتوقيع الشهود ومعه ر س ا ل ة ش ف و ي ة يحملها حامل الكتاب يقول يا حسن يا ا بن علي اشترط ما شئت فهذا توقيع م ع ا و ي ة مسبقا قلنا لأن معاوية ع ر ف مع من يتعامل إ ن ه ربيب بيت ا ل ن ب و ة إ ن ه الحسن فوضع ثلاث شروط وعندها انتهى بنا الحديث قلنا اشترط أ و ل ا أ ن يطوي م ع ا و ي ة ص ف ح ة الخلاف فلا يتتبع أ ح د ا ممن قاتله مع علي يعني يصفح عن الدماء ا ل س ا ب ق ة والشرط الثاني أ ن يجزل في العطاء للحسن ف إ ن ه ينفق على أ ي ت ا م و أ ر ا م ل لا يحب أ ن يكشف صفحتهم ل م ع ا و ي ة أ ي ممن استشهد ذويهم في قتال ص ف ي ن و ا ل ث ا ل ث ة أ ن يترك ا ل أ م ر شورى للمسلمين من بعده فلا يستخلف أ ح د ا لا من ذويه ولا من غيرهم ووافق م ع ا و ي ة على هذه الشروط كلها وتم الصلح كما بيناه وقفل م ع ا و ي ة راجعا إ ل ى الشام بجيشه وخرج الحسن من بين ظهراني أ ه ل العراق بعد أ ن جعلوه ي س أ م ه م كما سئمهم ا ل إ م ا م من قبل ل ك ث ر ة فتنهم واختلافهم تاركا لهم عراقهم راجعا إ ل ى م د ي ن ة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بجميع أ ه ل بيته ومضت ا ل أ ي ا م والتزم م ع ا و ي ة بشرطين اللذان هما وقتهما فلم يتتبع أ ح د و أ ج ز ل العطاء فجعل عطاء الحسن وحده م ئ ة أ ل ف دينار في كل عام من بيت مال المسلمين حتى تدني م ن ي ة م ع ا و ي ة ولقد مات الحسن في ح ي ا ة م ع ا و ي ة فلم يشهد نقض هذا البند أ م ا عن البند الثاني وهو العطاء وقلنا أ خ ل به م ع ا و ي ة بعد ث ل ا ث ة أ ع و ا م تماما التزم بالشرط الثاني ل م د ة ث ل ا ث ة أ ع و ا م و أ ر ا د أ ن يجس نبض الحسن ماذا سيصنع لو قطعنا عطاءه ه ي ث ي ر ه ا انقلابا جديدا وفتنه هذا الميزان الذي يزن به م ع ا و ي ة ميزان ا ل م ا د ة والدنيا ولكن هيهات ف أ ه ل بيت ا ل ن ب و ة فوق هذا بكثير فحبس عنه ع ط ا ء و أ ح ب ب ت أ ن أ ح ض ر إ ل ي ك م المرجع الذي فيه ا ل ق ص ة ونصها كما هي حتى لا أ ز ي د عليها ولا أ ن ق ص منها فهذا الكتيب الذي بين يديه و الشرف المؤبد ل آ ل محمد صلى الله عليه وسلم للعالم الجليل رحمه الله يوسف بن إ س م ا ع ي ل النبهاني وكل بند فيه و م ا د ة أ و حديث مخرج منسوب ل أ ص و ل ه فلما حبس م ع ا و ي ة عطاء العام أي الرابع الحسن ذلك الصلح من في أي قال الحافظ ا ل ص ي و ط ي في تاريخ الخلفاء أ خ ر ج البيهقي وابن عساكر من طريق أ ب ي المنذر هشام بن محمد عن أ ب ي ه قال أ ض ا ق الحسن بن علي وكان عطاؤه في كل س ن ة م ئ ة أ ل ف حبسها عنه م ع ا و ي ة في إ ح د ى السنين ف أ ض ا ق إ ض ا ق ة ش د ي د ة قال فدعوت أن يقول الحسن فدعوت بدوات ل أ ك ت ب إ ل ى م ع ا و ي ة أ ذ ك ر ه نفسي يعني هل نسي أ ذ ك ر ه بالعهد و أ ذ ك ر ه بالعطاء دعوت بدوات معاوية لأكتب إلى معاوية أذكره نفسي ثم أ م س ك ت تردد ل أ ن ه ر أ ى هذه الكتابه نزولا ً عن ا ل ه م ة ثم ترددت ثم أ م س ك ت ف ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ومعلوم الحديث وذكرناه أ ك ث ر من م ر ة قوله صلى الله عليه وسلم من راني في منامه فقد راني حقا ً ف إ ن الشيطان لا يتمثل بي فكيف إ ذ ا كان الرائي هو حفيد النبي صلى الله عليه وسلم ا ل إ م ا م الحسن قال ف ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال كيف أ ن ت يا حسن فقلت بخير يا أ ب ت ي ل أ ن النبي كان يعدهم أ ب ن ا ء فيقول أ ي ن ابني أ ر و ن ي إ ن ابناي هذان وهكذا فالحسن يقول له أ ب ت ي ل أ ن الجد أ ب الاعلى قال كيف أ ن ت يا حسن فقلت بخير يا أ ب ت ي وشكوت إ ل ي ه ت أ خ ر المال عني فقال أي ادعوت ل صلى الله عليه وسلم فقال ن ب ي أ بدوات لتكتب إ ل ى مخلوق مثلك تذكره نفسك فقلت نعم يا رسول الله فكيف أ ص ن ع إ ذ ن يعني أ ن ا ليس لي كسب ولقد اشترطت عليه وهذا عطائي وحقي وقد حبسه عني فماذا أ ص ن ع هذا الشرح من عندي تبيانا للذين لا يستوعبون القول من نصه فكيف أ ص ن ع فقال صلى الله عليه وسلم يا حسن قل اللهم اقذف في قلبي رجاءك النبي يعلم الحسن دعاء في المنام يا حسن قل اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا ارجو احدا غيرك اللهم وما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنته ي إ ل ي ه رغبتي ولم تبلغه م س أ ل ت ي ولم يجر على لساني مما أ ع ط ي ت أ ح د ا من ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن من اليقين فخصني به يا رب العالمين كلمات كرامة يلقنها المصطفى صلى الله عليه وسلم لحفيده المنام ومن كرامة الحسن على ومن في ربه و م ع ج ز ة رؤياه جده صلى الله عليه وسلم قال فوالله استيقظت و أ ن ا أ ر د د ه ا قد حفظتها كما لقنيها فوالله ما أ ل ح ح ت بها إ ل ا س ب ع ة أ ي ا م يعني دعوت بها ملحا س ب ع ة أ ي ا م حتى بعث إ ل ي م ع ا و ي ة ب أ ل ف أ ل ف و خ م س م ا ئ ة أ ل ف مع كتاب اعتذار يعتذر عن ا ل ت أ خ ي ر بدل ا ل م ي ت أ ل ف أ ل ف أ ل ف و ز ي ا د ة خ م س م ا ئ ة أ ل ف مع كتاب اعتذار فقلت أ ي الحسن الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يخيب من دعاه ثم نمت ليلتها ف ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام م ر ة أ خ ر ى فقال يا حسن كيف أ ن ت فقلت بخير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثته بحديثي اي أ خ ب ر ه ما الذي جره فقال يا بني هكذا من رجا ل الخالق ولم ل و ق ه ك ذ من ا خ ا ل ولم يرجو المخلوق واستمر م ع ا و ي ة على عطائه لم يحبسه ولم يتتبع أ ح د أ و ف ى بهذين الشرطين إ ل ى أ ن مات الحسن ولست بخائض في ق ص ة موته عطفا على تجاوز الجمل وصفين لما فيها من المنغصات فقد أ ج م ع ت ا ل أ م ة على أ ن ه مات مسموما أ م ا من سمه كيف تم ذلك هذا ما أ ت ج ا و ز عنه فلقد دخل عليه رهط من أ ص ح ا ب النبي صلى الله ل ع يزورونه ه وسلم ي في مرضه وقد اعتل أ ر ب ع ي ن يوما فقال, له فقال لهم يوما أ ي الذي مات فيه سلوني ما شئتم فقالوا لا ن س أ ل ك حتى يعافيك الله فخرج ثم رجع إ ل ي ه م أ ي غاب عنه م شيئا من الزمن وقتا يسيرا ثم رجع فقال ا س أ ل و ن ي يا أ ص ح ا ب رسول الله فلعلكم لا ت س أ ل و ن ي بعد اليوم لقد أ ل ق ي ت من كبدي شيئا كثيرا لقد سقيت السم مرارا وكانت هذه ا ل م ر ة أ ش د ه ا فلعلي لا أ ل ق ا ك م في غد قال فنهض إ ل ي ه الحسين أ خ و ه وقال يا حسن من تعتقد أ ن ه قد سقاك السم يعني من تتهم فقال ولم يا أ خ ي تريد قتله قال إ ن كان فاعلها نعم قال ما يلقاه من الله أ ش د و أ ن ك ل و إ ن لم يكن هو فما أ ر ي د أ ن تقتل بريئا بذنبي هذه أ خ ل ا ق بيت النبوه هكذا رباهم المصطفى صلى الله عليه وسلم أ ن جادوا ب أ ن ف س ه م دون طلب القصاص ومات في يومه في عام خمسين ودفن في البقيع كانت آ خ ر و ص ي ة خرجت من لسانه ل أ خ ي ه الحسين يا حسين يا ر ي ح ا ن ة النبي لا تطلب ا ل خ ل ا ف ة من بعدي ابدا ولا يستخفنك أ ه ل العراق فلقد ر أ ي ت ما صنعوا ب أ ب ي ك ا ل إ م ا م فازهد فيها يؤثرك الله ثم قضى رضي الله عنه أ ر ض ا ه فكانت آ خ ر كلماته للحسين لا يستخفنك أ ه ل العراق ولقد كان ما تحذر منه فما أ ن مات م ع ا و ي ة مستحلفا يزيد حتى كاتب أ ه ل العراق ق ا ط ب ة الحسين طالبين إ ي ا ه أ ن يقدم عليهم مبايعين إ ي ا ه وهذا ما تناولناه م ر ة أ و مرتين في ذكرى يوم ع ا ش ر ا ء مبينين كيف تمت و ق ع ة كربلاء وذهب ضحيتها شباب أ ه ل بيت ا ل ن ب و ة ذ ر ي ة علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه و أ ر ض ا ه على ر أ س ه م الحسين بن ف ا ط م ة ا بن علي حفيد المصطفى صلى الله عليه وسلم مبينين أ ي ض ا أ ن تلك ا ل م ع ر ك ة أ و قل ا ل م ج ز ر ة أ و ا ل م ل ح م ة ا ل ب ش ع ة التي لم يجر قبلها ولا بعدها مثلها في التاريخ لم تقض ي على آ ل البيت كلهم ولكنها ذهبت بمعظمهم فبقي منهم نسل ثم بورك فيهم فهم اليوم كثر والحمد لله وحديثي إ ل ي ك م ليس عن كربلاء ولا الحسين حديثي كما وعدتكم أ ن نعرف من هم أ ه ل بيت ا ل ن ب و ة من هم آ ل البيت وما منزلتهم في الدين وما حقهم على المسلمين يظن الناس جهلا و إ ن م ا دواء العي السؤال ف ا س أ ل و ا أ ه ل الذكر إ ن كنتم لا تعلمون يظن غالب الناس لا كلهم جهلا أ ن آ ل البيت قد انقرضوا كما ذكرنا قبل قليل وبالفاظ ا ل ع ا م ة التي لا تراعي أ د ب ا ً ولا تقف عند شعور يقولون بتعبيرهم م ع ر ك ة ك ر ب ل ا ح ص ب ة آ ل البيت حصيد و ك أ ن ه م سنابل قمح إ ن كان بالمعنى الذي أ ر ا د ه الله في ا ل ق ر آ ن ف ن ع م ة أ ن ط ق الله بها الجهله رغم أ ن و ف ه م وهم لا يشعرون كمثل حبه أ ن ب ت ت سبع سنابل في كل س ن ب ل ة م ئ ة ح ب ة فمن حيث ا ل ب ر ك ة نعم هم أ ك ث ر ب ر ك ة من سنابل القمح ولكن بالمعنى الذي يريدونه السطحي ف ق ل ة أ د ب أ ن نعبر عن آ ل بيت ا ل ن ب و ة ب أ ن ه م حصدوا ف إ ن م ع ر ك ة كربلاء لم ت أ ت ي على جميعهم ف إ ن الحسين سيد شهداء ذلك اليوم قد خلف مريضا ً من أ ب ن ا ئ ه علي ا ل أ ص غ ر كان أ ب ن ا ؤ ه في ذلك اليوم خ م س ة قتل معه أ ر ب ع ة ونجا صغيرهم علي ا ل أ ص غ ر الملقب بما بعد بزين العابدين وبارك الله في نسله فلقد أ ن ج ب عددا ً كان لواحد منهم إ ح د ى وعشرين ذكرا ً أ م ا ذ ر ي ة الحسن فهم كثر وقد أ ع ق ب و ا أ ي ض ا ً إ ذ ن ال ال البيت أ ص ل ه م علي و ف ا ط م ة والحسنين هؤلاء ا ل أ ر ب ع ة معهم جدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم المعبر عنهم بصحاح الحديث أ ه ل العباءه وما ق ص ة ا ل ع ب ا ء ة حتى ن أ ت ي على أ ه ل البيت ونعرف قدرهم على لسان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وما أ ش ا ر ت إ ل ي ه آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن الكريم أ م ا أ ه ل العباءه فالحديث الصحيح أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت أ م س ل م ة أم المؤمنين ف أ ن ز ل الله عليه إ ن م ا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أ ه ل البيت ويطهركم تطهيرا آ ي ة من ضمن آ ي ا ت كثر ذكرت بها أ ز و ا ج النبي مع توجيه رباني لبيت ا ل ن ب و ة وجاءت هذه ا ل آ ي ة م ع ت ر ض ة في وسط أ و بعد ثلثي تلك ا ل آ ي ا ت بلفظ مذكر إ ن م ا يريد الله ليذهب عنكم ولم يقل عنكن وسياق ا ل آ ي ا ت كلها في حق أ ز و ا ج النبي أ م ه ا ت المؤمنين جاء الخطاب بالمذكر ليذهب عنكم الرجس أ ه ل البيت ويطهركم تطهيرا ثم ا س ت أ ن ف ت ا ل آ ي ا ت بعدها بذكر ضميرين بضمير ذ ك ر ي بضمير ن المؤنث ل أ ز و ا ج النبي وقبل ا ل آ ي ة ذكرت أ ز و ا ج النبي باثنين عشرين ض مع ي ر مؤنف وأهل اللغة ل ا ر ب ي ة هم أهل ا ل ق ر آ ن هم أ ص ح الايات ب ا ن ب ي ف ه م و ما وما أراد الله ب ن ه رسول ل ل صلى الله عليه وسلم ل ه سياق ا ا مع ي آ ل أ ز و ا ج بيت ا ل ن ب و ة عندما أ ر ا د الله أ ن يمن على أ ه ل البيت بهذه ا ل م ك ر م ة والتطهير خاطبهم بلسان مذكر مدخلا الرسول صلى الله عليه وسلم وذكور آ ل البيت من علي والحسنين في هذه ا ل آ ي ة فجاء اللفظ بالمذكر فلا تخرج ا ل آ ي ة أ ز و ا ج النبي من أ ه ل البيت ولا ت س ت ث ن الرجال ف إ ن م ا شملت ذكورهم و إ ن ا ث ه م والقول في هذا الكتاب وغيره مبسوط طويل لا تدري كيف تدخل به أ م كيف تخرج منه خلاصته ان آ ل بيت النبي علي و ف ا ط م ة والحسنين ومعهم أ ز و ا ج بيت ا ل ن ب و ة ف أ ز و ا ج النبي أ م ه ا ت المؤمنين من أ ه ل بيته هذه خ ل ا ص ة القول والذي نقول به نزلت ا ل آ ي ة وقدمت ف ا ط م ة عليها السلام وبينت معنى اختصاص فاطمه وعلي وذريتهما بقولنا عليهم السلام ل أ ن ه م آ ل البيت الذين تصلون عليهم وتسلموا في صلاتكم كل يوم وهي ركن من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة تختم بها صلاتنا اللهم صل على محمد و آ ل محمد وبارك على محمد و آ ل محمد كما صليت على إ ب ر ا ه ي م و آ ل إ ب ر ا ه ي م و ض ا ر ك ت على إ ب ر ا ه ي م و آ ل إ ب ر ا ه ي م لا أ ع ن ي أ ن هذه ا ل ص ي غ ة هي ا ل م ط ل و ب ة ولكنها في معرض حديث ا ل خ ط ب ة و ا ل ص ي غ ة كلكم يعرفنا و ه قدمت ويقال فاطمة عليها السلام والنبي في بيت أم سلمة ببرمة فيها حريرة ويقال خزيرة ومعنى الحريرة نوع من بيت في فيها باللفظين عليها والنبي الحريرة الطعام يكون حلواً حريرة خزيرة نوع يكون معجونا بشيء من ا ل أ د م مادته الدقيق يعني طحين محمص على النار بشيء من ا ل أ د م أ ي من السم مضاف إ ل ي ه الحليب أ و شيء من الحلوى من السكر تصبح كالحلاوه يمكن أ ن تكون س ا ئ ل ة تشرب شرابا كما نسميها بلغتنا ا ل ش و ر ب ة ويمكن أ ن تكون ج ا م د ة تعمل كتلا كما ن أ ك ل التمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها أ ي هذه ا ل أ ك ل ة و ف ا ط م ة تتقن صناعتها وكان ي أ م ر صلى الله عليه وسلم أ ن تصنع للمفقود من المفقود الذي تفطر فؤاده من حزن شديد على مصاب اصابه ك أ ن يفقد الرجل ابنه أ و ا ل أ م ولدها أ و الرجل أ ب ا ه أ و ا ل أ خ أ خ ا ه وهكذا ش د ة الحزن هذه تجعل الفؤاد يتفطر لا يتفطر و ينشق تعبير مجازي أ ي ك أ ن ه تشقق ف ي أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم بصناعتها في ا ل م آ ت م ي أ ك ل منها المصابون حتى تشد على قلوبهم كان يحب هذا اللون من الطعام تقول أ م س ل م ة فقدمت ف ا ط م ة ب ب ر م ة والبرم ة وعاء من الفخار يوضع به هذا الطعام فوضعتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ا ل آ ي ة قد نزلت فرفع ر أ س ه صلى الله عليه وسلم إ ل ي ه ا وقال أ ي ن علي قالت هو في بيته فامر ب أ ن تدعوه فدعت عليا و أ ح ض ر ت الحسنين أ ي حسنا وحسين قالت أ م س ل م ة ف أ ج ل س عليا على يمينه واجلس أ ج ل س ف ط م شماله ثم ة على و أ الحسنين في حجره أي واحد على فخذه ا ل أ ي م ن و ا ل آ خ ر على فخذه ا ل أ ي س ر ثم قال يا ام سلمه أ ب اين البرنس المغرب بردي اليماني قالت هو ذا وكان قد أ ه د ي إ ل ي ه من اليمن منسوج من الشعر فيه خطوط سود قالت ف أ ت ي ت ه به فوضعه على ر أ س ه وغطى به عليا و ف ا ط م ة ثم جمع طرفي الكساء بيده اليسرى ثم أ خ ر ج يده اليمنى من تحت الكساء و أ ل و ا ه ا إ ل ى السماء يعني ه ي ئ ة الدعاء فعلمت أ ن ه يخصهم بشيء فجئت أ د س ر أ س ي في الكساء فدفعني برفق وقل وقال قلت أ ل س ت منهم يا رسول الله ام س ل م ة تقول أ ل س ت منهم يا رسول الله قال أ ن ت أ م ا للمؤمنين و أ ن ت على خير قالت فسمعته يقول اللهم إ ن هؤلاء هم أ ه ل بيتي وحامتي اللهم أ ذ ه ب عنهم ا ل ر ج س ة وطهرهم ت ط ي ر ا فسموا أ ه ل العباءه أ و أ ه ل الكساء وسماهم علماء الحديث أ ه ل المباهله والمباهله ا ي ة في ا ل ق ر آ ن الكريم أ ن ز ليحاج ه الله ا على ن ب ن ا الله صلى عليه وسلم ل ي بها وفد نجران من النصارى وقد أ ث ق ل و ا جدلا على رسول الله في أ م ر عيسى كيف كان بغير أ ب ف أ ن ز ل الله بعد آ ي ا ت ق و ا ل آ ي ة المباهله قل تعالوا ندع و أ ب ن ا ء ن ا و أ ب ن ا ء ك م أ م ا دعاهم ل ل م ب ا ه ل ة جدلا وكبرا قالوا نعم وكان معهم أ ح ب ا ر ورهبان و أ س ق ف يخشون الله ويعلمون الحق ولكنهم ينكرونه ولكن كما وصفهم الله لتجدن أ ق ر ب الناس م و د ة للذين آ م ن و ا الذين قالوا إ ن ا نصارى ذلك أ ن منهم قسيسين ورهبان و أ ن ه م لا يستكبرون أ م ا اليهود ل ع ن ة الله عليهم وعلى من والاهم وعلى من حالفهم وعلى من وثق بهم فقد قال الله في ش أ ن ه م لتجدن أ ش د الناس ع د ا و ة للذين آ م ن و ا اليهود اليهود نص صريح من لا يعجبه قولنا ف ل ي ت ج ر على ا ل ق ر آ ن ويعدله هذا قول الله ولا نلتفت إ ل ى قول سواه فلما خرج النبي إ ل ي ه م ل ل م ب ا ه ل ة وقد و ع د ه م ص ب ي ح ة يوم بعد أ ن تشرق الشمس يخرج بعيدا عن ا ل م د ي ن ة ل أ ن بهذه ا ل م ب ا ه ل ة سينزل غضب من السماء و ع د ا ب فحتى لا يمس الناس خرج إ ل ي ه م النبي وهم ينظرون ب م ن سيخرج إ ل ي ن ا ويباهلنا و إ ذ ا به يمشي متوسطا عليا و ف ا ط م ة يمشي علي عن يمينه و ف ا ط م ة عن شماله أ ق ر ب إ ل ى ظهره عند منكبه ا ي ص ر والحسنين صبيان يجريان أ م ا م ه فنظر أ س ط ف ه م ا ا ل أ ك ب ر ثم قال لقومه أ ي النصارى نصارى نجران أ ت ب ا ه ل و ن محمدا قالوا نعم قال ويلكم لقد خرج إ ل ي ك م محمد ب و ج و د لو أ ق س م ت على الله أ ن يزيل الجبال الرواسي لازالها لقد خرج إليكم بأهل خرج بيته فاتقوا الله و أ د و ا إ ل ي ه ا ل ج ز ي ة أ و أ س ل م و ا فقالوا لا لا نسلم كرها بل نعطه ي ا ل ج ز ي ة فدفعوا ا ل ج ز ي ة إ ل ى أ ن ج ا ء و ا في م ر ة أ خ ر ى ف أ ع ل ن و ا إ س ل ا م ه م إ ذ ن هم أ ه ل المباهله اهل ا ل ع ب ا ء ة اهل بيت ا ل ن ب و ة علي و ف ا ط م ة وما تناسل منهما الى يوم ا ل ق ي ا م القيامة جهل اخر في المسلمين يظنون اذا ما قلنا ال البيت لاننا نعيش في شيء اسمه ا ل م م ل ك ة ا ل ا ر د ن ي ة الهاشميه ا الملك ينتسبون الى الى البيت النبي وبيت ينتسبون وقد حملوا اللقب هذا و أ ص ب ح يطنطن به ليل نهار منذ سنوات يظنون أ ن ن ا نقول آ ل البيت مجامله للبيت الحاكم و أ ن ه لا يوجد في ا ل أ ر د ن أ و في العالم العربي أ ه ل بيت ن ب و ة إ ل ا بيت الحكم هذا جهل كبير وجهل مركب ل أ ن الناس يجهلونه ويجهلون أ ن ه م يجهلونه إنما البيت الحاكم البيت واحد من البيوت التي تنتسب إ ل ى آ ل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا ننكر نسبهم مع أ ن كثيرا من المسلمين أ ي ض ا يناقشنا ويجادل مشككا في ص ح ة نسبتهم نلتزم أ د ب ن ا لا مع الحكام بل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ يقول الناس مؤتمنون على أ ن س ا ب ه م ويقول ا ل إ م ا م الغزالي ومثله الشعراني إ ذ ا صحت ن س ب ة الرجل إ ل ى آ ل البيت فذاك حق ه معروف عند المسلمين هذا عندما كان المسلمون يعرفون قدر آ ل البيت أ م ا اليوم فيجب أ ن نعرفهم ومن خلال الخطب والدروس قال و أ م ا من شك الناس في ص ح ة نسبته أ ي قال أ ن ا شريف ولا يعترف الناس له بهذا الشرف يقول إ م ا م ن ا أ ب و حامد الغزالي وكذلك الشعراني قال فقد توجب حقه علينا أ ه ل العلم ل أ ن الناس لا يعطونه حقه ف إ ذ ا نحن أ ف ق ط ن ا حقه أ و أ ه م ل ن ا ه حوسبت عليه ا ل أ م ة كلها أ ر أ ي ت م أ د ب العلماء من شك في نسبه قاموا بواجبه على الوجه الاكمل ومن صح نسبه فكل المسلمين يعرف قدره إ ذ ن من هم آ ل البيت الذين ينتهي نسبهم و الى ج ب ه ع الحسنين و ومن ج ه الأكمل ص ن ب ه فكل ل ل ا م م س ي ع ر قدره ف إ ذ من هم آ لان ل ل ب ي ي ت ا ذ ينتهي نسبهم إلى لأن ام ل لأن ح س ن ن ي أ الحسنين ف ا ط م ة وقد بيناها في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة إ ذ أ و ص ى علي بن أ ب ي طالب اذن فمن كانت نسبته تنتهي إ ل ى أ ح د الحسنين فهم آ ل البيت المعنيين ب ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة أ م ا من كان نسبه ينتهي إ ل ى علي بن أ ب ي طالب من غير ف ا ط م ة الزهراء يقال لهم أ ش ر ا ف علويين لا نعني علويين من ا ل ش ي ع ة لا أ ش ر ا ف علويين ن س ب ة ا ل ك ل م ة إ ل ى علي بن أ ب ي طالب مشتقات من اسمه و أ م ا إ ن أ ر د ن ا أ ن نعرف ق ر ا ب ة النبي فكل من حرم ا ل ز ك ا ة وحرمت عليه ا ل ص د ق ة وكان له الحق في خمس ذوي ا ل ق ر ب ة من بيت مال المسلمين والغنائم فهم أ ق ر ب ا ء النبي آ ل علي بما فيهم الحسنين وغيرهم آ ل علي و آ ل عقيل و آ ل جعفر و آ ل ح م ز ة كل هؤلاء حرم الصدقه اي لا تجوز ا ل ز ك ا ة عليهم وحرام عليهم أ خ ذ ه ا ولهم خمس ذوي ا ل ق ر ب ة من الغنائم وحقهم في بيت مال المسلمين و م س أ ل ة ط و ي ل ة لو أ ر د ن ا أ ن نتتبعها فقهيا يطول بنا الحديث فليس مقامها مقام ا ل خ ط ب ة أ ف ت ى العلماء م ت أ خ ر ا م أ ج و ر ي ن قالوا ذاك عندما كانت غنائم وكان بيت مال مسلمين يعرفون حق ذوي ا ل ق ر ب ة فلا يجوز لهم أ ن ي أ ك ل و ا الصدقات أ م ا وقد آ ل ت ا ل أ م و ر إ ل ى ما هي عليه ا ل آ ن فلا بيت مال للمسلمين ولا غنائم ولا خمس ذوي ا ل ق ر ب ة فكيف يصنع فقير آ ل البيت أ ع ط و ن ا رايين م أ ج و ر ي ن جزاهم الله خيرا قالوا تجوز زكاتهم بعضهم على بعض وصدقتهم بعضهم على بعض و إ ن فقد ذلك يجوز للشريف أ و السيد وهذان لقبان ل آ ل البيت شريف وسيد لا كما يوضع في جوازات السفر ا ل أ ر د ن حتى النصران اسم السيد فلان لا ففي الحجاز لا تطلق ك ل م ة السيد إ ل ا على ذ ر ي ة الحسين فهم الساده وال الحسن أ ش ر ا ف أ م ا في مصر فيقال شريف وسيد لكليهما وعندنا حملت ا ل ع ا ئ ل ة ا ل م ا ل ك ة لقب ا ل أ ش ر ا ف وهم ليسوا كذلك فهم ساده على هذا الاصطلاح ل أ ن نسبهم ينتهي إ ل ى الحسن بن علي بن أ ب ي طالب ف إ ن أ ر د ن ا تحقيق العلماء يقال لهم س ا د ة وعند الذين قالوا في مصر يطلق الشريف والسيد على الفرعين فهذا جائز إذن اذا لم يوجد ما ي ك ف ه م قالوا ي أ خ ذ الشريف أ و السيد حاجته ا ل ض ر و ر ي ة أ خ ذ ا من قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه يعني حكم ا ل ز ك ا ة و ا ل ص د ق ة ي أ ك ل ه ا رجل من آ ل البيت كحكم ا ل م ي ت ة أ و لحم الخنزير أ و شرب الخمر ي أ خ ذ منها قدر ا ل ض ر و ر ة ما يسد الرمق ولا يتوسع فيها ل أ ن ه ا أ و س ا خ المال لماذا إ ذ ا نعطيها لسائر المسلمين ثم نسميها أ و س ا خ المال ذلك حكم خاص بآل بيت النبوة مناسب لقدر حكم مناسب خاص بيت نبيهم صلى الدليل ل عليه وسلم ل ه ا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد يجمع اموال ا ل ص د ق ة ويريد قسمتها وفي أ م و ا ل ا ل ص د ق ة أ ك و ا م من التمر فجاء الحسن وهو صبي صغير ي ح ب و ف أ خ ذ ح ب ة تمر ووضعها في فيه الحسن بن ف ا ط ن ه وانتبه النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ي ه فقام يجري إ ل ي ه وخاطبه وهو الرسول على جلاله قدره خاطبه كما نخاطب ا ل أ ط ف ا ل فقال كخ كخ كما نعلم الصبيع كخ كخ ومد يده إ ل ى فمه و أ خ ر ج ه ا أ ي ب إ ص ب ع ه ثم أ ل ق ا ه ا وقال مؤدبا إ ي ا ه على إ ص ب ع ه إ ن ه ا أ و س ا خ المال لا تحل لكم أ ه ل بيت ا ل ن ب و ة متفق عليه عند البخاري ومسلم من هنا أ خ ذ هذا الحكم التشريعي ف إ ذ ا كانت ز ك ا ة ا ل أ م و ا ل لا تجوز لهم وهي أ م ر مشروع فانظر إ ل ى ما عداها وسواها فمنزلتهم ر ف ي ع ة وقدرهم سامي وحبهم فرض عين على كل مسلم ومسلمه و ب غ ض م شعار كفر ونفاق يهوي به صاحبه إ ل ى الدرك ا ل أ س ف ل من النار أ م ا الدليل على ذلك فخذه بنص حديث نبوي ما وسلم الحسنين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد يقول فيوضع حجره في فضل في عليه بيت علي يقول أين صلى أقبل إلى ابنائه فيضمهما ويشمهما وربما مص لسان أ ح د ه م ا ويقول إن يقول إن, ان الحسن ئ ي والحسين ابناي ئ وهما سيدا شباب أ ه ل ا ل ج ن ة إ ل ا ابني ا ا ل خ ا ل ة عيسى ويحيى ابن زكريا عليهما السلام أ ي لم يفضلهما على يحيى وزكريا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في لفظ البخاري هذان ابناي وابنا بنتي اللهم اني احبهما واحب ب ه من ا فأحبهما, خاطب الله فأحبهما وأحب من يحبهما اللهم اشهد أنا, انا نحبهما ونحب من يحبهما ونبغض من يبغضهما كائن من كان من عن أ ب ي ب ر ي د ة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبنا إ ذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أ ح م ر ا ن يمشيان ويعثران أ ي في غير يوم ا ل ج م ع ة فيوم ا لا ج م ع ة ل يمكنهما أ ن يمشيان بين الصفوف فلما ر آ ه م ا النبي صلى الله عليه وسلم قطع حديثه ثم ذهب فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله إ ن م ا أ م و ا ل ك م و أ و ل ا د ك م ف ت ن ة فسماهما أ و ل ا د ه نظرت إ ل ى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أ ص ب ر حتى قطعت حديثي ورفعتهما ثم قال اللهم إ ن ي أ ح ب ه م ا من أ ح ب ه م ا فقد أ ح ب ن ي ومن أ ب غ ض ه م ا فقد أ ب غ ض ن ي الحبهما من حب النبي صلى الله عليه وسلم ومن مداعبته صلى الله عليه وسلم لهما كان إ ذ ا حضر إ ل ى بيت ف ا ط م ة يلاعب حسنا وحسين فيجعلهما يتصارعان أ م ا م ه كما يلاعب الرجل أ و ل ا د ه في البيت ف إ ذ ا تصارع يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ي ه حسن أ ي يشجع الحسن على صرع الحسين فتقول ف ا ط م ة يا رسول الله لم ا تقول إ ي ه حسن ولا أ س م ع ك تقول إيه حسين يعني د ايه ئ م وسلم معي ا الحسن على الحسين فقال صلى الله تشجع أشجع جبريل وجبريل على عليه صلى يقول إيه حسين حسن إن أنا إيه يقول إ حسين و إ ذ ا ما علمت و أ ن ت مؤمن من قوله تعالى وما نتنزل إ ل ا ب أ م ر ربك علمت أ ن جبريل وهو سيد ا ل م ل ا ئ ك ة ورئيسهم لا ينزل تبعا لهواه فليس عند ا ل م ل ا ئ ك ة هواه ف إ ن م ا نزل ب إ ذ ن الله فياذن الله أ ن ينزل جبريل مع النبي يلاعبان الحسن والحسين أ ع ر ف ت من هما ريحانتي نبي رسول الله وسيدي شباب أ ه ل ا ل ج ن ة في ا ل ج ن ة و ا ل ذ ا ن منهما كانت ذريته إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة أ م ا أ م ه م ا الزهراء عليها السلام يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم ف ا ط م ة بضعه مني رضاها من رضاي وسخطها من سخطي ويقول في حديث آ خ ر إ ن ف ر د به البخاري ف ا ط م ة بضعه مني من أ ر ض ا ه ا فقد أ ر ض ى الله ومن أ غ ض ب ه ا فقد أ غ ض ب الله أ ي آ ل بيت يغضب الله لغضبهم ويرضى لرضاهم وبهذا كانت حجتها على أ ب ي بكر وعمر يوم خ ل ا ف ة الصديق و ق ض ي ة ميراثها وقد تجاوزناها في و ف ا ة النبي صلى الله عليه وسلم كاشفين أ ي ض ا تلك الشوائب ا ل ع ا ل ق ة ب أ ذ ه ا ن المسلمين من غلاه ا ل ش ي ع ة ف إ ن ف ا ط م ة لم تمت وهي ص ا خ ط ة على الصديق وابو بكر إ ن م ا وجدت في نفسها في ب د ا ي ة ا ل أ م ر م ح ت ج ة ب آ ي ة الميراث فلما بين لها أ ب و بكر وعلم أ ن ه ا قد غضبت ما زال ببابها ملتمسا رضاها فلما جلس هو والفاروق أ ش ا ح ت و ج ه ه ا عنهما إ ل ى الحائط فكلمها أ ب و بكر فما زال يتكلم ويبكي وكان رقيق القلب لا يملك عبرته حتى إ ذ ا استرضاها أ د ا ر ت وجهها إ ل ي ه م وقالت أ ن ش د ك م ا الله هلا ل سمعتما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ف ا ط م ة ب ض ع ة مني من أ ر ض ا ه ا فقد أ ر ض ى الله ومن أ س ق ط ه ا فقد أ س ق ط الله قال أ ب و بكر اللهم نعم فقالت إ ن ي أ ش ه د الله أ ن ك م أ س ق ط ت م ا ن ي وما أ ر ض ي ت م ا ن ي فشهق أبو بكر وبكى وقال لا والله لا أ خ ر ج من هنا إ ل ا ب أ ح د أ م ر ي ن إ م ا رضا ف ا ط م ة و إ م ا إ ق ا ل ة هذه ا ل ب ي ع ة لا يريد أ ن يكون خ ل ي ف ة فقال لها علي ارحمي خ ل ي ف ة رسول الله و أ و ل ئ ك قوم لا يعرفون النفاق لا يعرفون المجاملات التي د أ ب عليها الناس من قمتهم الى قمامتهم في هذا الزمن فبكت حتى ه د أ ت نفسها ثم قالت اللهم إ ن ي أ ش ه د الله وملائكته و أ ش ه د ك م أ ن ي قد رضيت وقد غفرت فرضي أ ب و بكر وخرج ف ا ط م ة لماذا سميت الزهراء ل أ ن جبريل أ ت ى بهذا الاسم لها من السماء أ ي هذا اللقب للزهراء لماذا ل أ ن ه ا لم تحض كما تحض النساء فما جاءه الدور ا ة الشهري ة والدم ولا م ر ة في حياتها وكانت إ ذ ا ولدت ولدها تلده جافا نظيفا ليس فيه آ ث ا ر ا ل و ل ا د ة التي تعرفها النساء ثم تقوم فقها فتغتسل ل أ ن خروج الولد موجب للغسل و إ ن كان ليس معه دماء ل أ ن ه مني ا ل متخلق فتقوم فتغتسل فما فاتها فرض ص ل ا ة واحد لذلك سميت الزهراء لم تحض ولم تطمس أ ي ب ا ل و ل ا د ة و ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ر أ ى أ ن الله قد حفظ نسله فيها فزوجها علي بن عمه عصبته ينتهي و إ ي ا ه إ ل ى الجد ا ل أ و ل عبد المطلب وهي بضعته ولم يعش له عقب من سائر البنات إ ل ا من ف ا ط م ة فكانت أ م آ ل البيت وفيها نزلت ا ل آ ي ة كما ذكرنا قبل قليل أ م ا قرب النبي ع ا م ة ممن آ م ن و ا فاسمع قول الله تعالى فيهم قل لا أ س أ ل ك م عليه أ ج ر ا إ ل ا ا ل م و د ة في ا ل ق ر ب ة أ ي قرب النبي صلى الله عليه وسلم وكل ق ر ب ة ممن حرمت عليهم ا ل ز ك ا ة أ ي تلك البطون ا ل أ ر ب ع ه التي ذكرنا وعلى وجه الخصوص آ ل ال بيت من ذ ر ي ة الحسن والحسين خ ص اللهم ئ ص ه م كثيرة و ف ض ه م م وكيف ت ع ا الناس م ع اني ل ل ه م إ لا أ ر ي د أ ن أ ب س ط القول في خطبتي هذه حتى لا أ ط ي ل ف إ ن وجدنا ض ر و ر ة أ ع ق ب ن ا ه ا ب خ ط ب ة أ خ ر ى م ف ص ل ة م ب ي ن ة أ م ا نقول ف آ ل البيت كثر في بلدنا وفي غيره وبطولهم م ع ر و ف ة و أ ن س ا ب ه م م ح ف و ظ ة ومن قال لكم أ ن ي من آ ل البيت لا تكذبوه ف إ ن ه إ ن كان منهم قد عرفتم حقه و إ ن لم يكن منهم كانت معاملتكم له بالحسنى ق ر ب ا وكان وزره على نفسه فملعون من انتسب إ ل ى غير أ ب ي ه وملعون من خرج من نسب أ ب ي ه فلا يليق بالشريف أ ن ي س ط ر نسبه لذلك أ ع ل ن ت ه ا أ ك ث ر من م ر ة ب أ ن ي شريف حسيني والحمد لله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و أ ج ب ت عنها م ر ة و آ ن أ و ا ن ه ا أ ن نقولها ل أ ه ل هذا الحي فما سمعوها فاسمعوها اليوم يشاع هنا لماذا يلبس خطيب هذا المسجد ا ل ع م ا م ة الخضراء أ ه و الشيعي أ ه و ص و ف ي ما مزيزه هذه ا ل ع م ا م ة الخضراء ا ل آ ن خذ جوابها ل أ ن ه ا من موضوع ا ل خ ط ب ة تلك من خصائصهم ولكنه ليس أ م ر تشريعي فيما اتفقت عليه علماء ا ل أ م ة في عصر من العصور أ ي العصر الفاطمي أستغفر العباسي العباسي عباسية يلبسون السود رسول وسلم لبس البيضاء والسوداء كانت البيت في فإن العصر العصر والخضر والخضراء الله الدولة وكان العمائم الله الله البيضاء آل لأن صلى عليه ولم يلبس الحمراء ونهى عن لبس ا ل أ ح م ر للرجال وقال أ ل ب س و ه نساءكم وصبيانكم فما لبس ا ل أ ح م ر ونهى عنه ل ي ل ة ا ل إ س ر ا ء والمعراج عممه بها جبريل ولبسها يوم بدر ولبسها يوم فتح م ك ة أ ي السوداء وكان يلبس الخضراء ف أ ه ل البيت كانوا يحبون هذين اللونين ل أ ن السوداء م أ خ و ذ ة من ا ل س ي ا د ة والسودد وكان يلبسها ب ا ل أ م و ر المهمات و أ م ا الخضراء تيمنا ب أ ن ه لباس أ ه ل ا ل ج ن ة إ ن ه من سندس أ خ ض ر فلما جاء دور العباسيين أ ر ا د و ا الا يختلط هذا الزي بزيهم فخصوا أ ن ف س ه م بالسوداء و أ ل ز م و ا آ ل البيت أ ي أ ب ن ا ء فاطمه ذ ر ي ة علي ب أ ن يلبسوا الخضراء وغضب بعضهم ل أ ن ه أ م ر سياسي ليس أ م ر تشريعي فقالوا ا ل ف ا ط ن ي و ن أ ي من نسبتهم إ ل ى ف ا ط م ة عليهم بالعمائم الخضر والعباسيون أ ي أ و ل ا د العباس الذين منهم السلطان عليهم بالعمائم السود فقال شاب متحديا هذا القرار أ و الفرمان الحكومي خل نقول ف أ ن ش د شعرا جعلوا ل أ ب ن ا ء النبي ع ل ا م جديدة إن ان ل ل ع ا م ة ش أ من لم ل يشهره ج ع و العلامه أي ا ب ا كحكام س ي ي ن ج ع و لأبناء النبي أي آل البيت أولاد فاطمة جعلوا لهم علامة أي ا ف ط ة جعلوا ل م ع ل ا م ة أي ن من جعلوا ا لم ع ل ا ة إن شأن العلامة لم يشهر نور ا ل ن ب و ة في وسيم وجوهنا يغني الشريف عن الطراز ا ل أ خ ض ر وكان ما كان من م ع ا ق ب ة الحكام له مضى ذلك عرفا والعباسيون ا ل د و ل ة ا ل ث ا ن ي ة بعد ا ل أ م و ي ي ن بعد الراشدين إ ذ ن في صدر ا ل إ س ل ا م ومضت عرفا ولكنه ليس حكما شرعيا فللشريف أ ن يلبس ا ل أ خ ض ر أ و لا يلبسه ويلبس ا ل أ ب ي ض أ و لا يلبسه ولغير الشريف أ ن يلبسه ك ب ر ك ا و ا س و ة ل أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبس أ م ا في البلاد التي ما زالت تعرف أ ن ه م ي ز ة و ع ل ا م ة ل ل أ ش ر ا ف فيحرم على غير الشريف لبسه حتى لا يوري الناس أ ي ت و ر ي ة فيظنوه أ ن ه شريف وهو ليس من ا ل أ ش ر ا ف إ ذ ن فلبس ع م ا م ة الخضراء لخطيبكم ليست تصوفا فلا ع ل ا ق ة للتصوف ب ا ل ع م ا م ة الخضراء وليست تشيعا فالتشيع هو حب آ ل البيت والانتماء إ ل ي ه م فنحن أ ه ل البيت نتشيع لمن ا ل ش ي ع ة أ ت ب ا ع ن ا ونحن آ ل بيت النبي فلبسها من قبيل هذا التخصيص لا أ ق و ل عنها س ن ة أ ق و ل عرفا علميا جهله الناس واماتوه أ ح ب ب ت أ ن أ خ ت ص به و أ ن أ ح ا ف ظ عليه لا رياء ولا سمعه ة سمعة لا رياء في ذلك ولا رياء في ل انجلت هذه الشائبة هذه أ ل ا فليتق الله ا ل ق ا ئ د و ن واحفظوا السنتكم ما يلفظ من قول إ ل ا لديه رقيب عتيد أ م ا حبهم فلا م غ ا ل ا ة فيه ردا على المحذرين من ا ل م غ ا ل ا ة يحذروننا أ ن نغالي في حب النبي أ و في حب آ ل ه حتى لا نقع في الشرك قل لي بالله ربك منذ, منذ أ ن بعث محمد صلى الله عليه وسلم إ ل ى يومنا هذا هل سمعت في التاريخ أ ن مسلما عبد محمدا ما كان أ ب د ا ولن يكون ربما يخطو في عبارات وهو يصلي عليه او يتوجه الى قبره بغير فقه عندما يسلم عليه كان يدعو ويتوسل ب ط ر ي ق ة لا تتفق مع اداب الشرع نقول جهل علينا ان نزيله ب ح ك م ة العلم اما ما ثبت ان مسلما عبد محمدا ولا عبد ال بيته وناهيك علما واتباعا ل ل س ن ة من ائمتنا الاربع أ ص ح ا ب المذاهب فكلهم و إ ن اختلفوا في أ م و ر من الفقه فقد أ ج م ع و ا على وجوب م ح ب ة آ ل البيت لا خلاف بينهم بذلك ارجع إ ل ى مراجعهم وقد جمعها هذا السيد في هذا الكتاب يوسف بن إ س م ا ع ي ل النبهاني أ ن ص ح كل مسلم بقراءته الشرف المؤبد ل آ ل محمد كتيب كما ترى ليس بكتاب تجد فيه ما يشفي الغليل أ خ ت ص ر على علم أ ع ل ا م ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ا ل إ م ا م الشافعي ليس تعصبا لماذا قلت عنه علما ل أ ن ه تلميذ مالك وتلميذ أ ب ي ح ن ي ف ة ل أ ن ه أ خ ذ الفقه أ ب ي ح ن ي ف ة على تلاميذه إ ذ ن ف أ ب و ح ن ي ف ة ومالك أ س ت ا ذ ا الشافعي فقال د أخذ ذ م م ه ه ب أخذ ع م مدرسة العلماء ح د ي ث ن م ا ك و ع ل مدرسة ل الجديد وأحمد بن حنبل تلميذ الشافعي فقال ل ل ر وخرج أ أبي وأحمد ي حنيفة بينهما عن فجمع ع بن بمذهبه م ا ا لست أ ن ا الشافعي صره المذاهب أ ي جوهرها وجمعها ماذا يقول الشافعي وقد العراق رجع من العراق وبها اختم حديثي دون ا ط ا ل ة رجع من العراق بعد زمن مشتاقا ل ز ي ا ر ة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف وسلم ثم لما جنحه الى بيت ف ا ط م ة والموجود عند باب جبريل ولا يقول لك الحراس هناك انه, بيت فاط... أنه قبر ف ا ط م ة يقول بيت ف ا ط م ة وفيه قبرها وقف هناك فسلم ثم انشد قائلا يا آ ل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في ا ل ق ر آ ن أ ن ز ل ه يكفيكم من عظيم الفخر أ ن ك م من لم يصل عليكم لا ص ل ا ة له فقال له بعض أ ص ح ا ب ه يا إ م ا م أ و ج ز يعني لا تغالي لا تتوسع ف إ ن ك حديث عهد بعراق ونخشى أ ن يرموك بالتشيع و ا ل ر ا ف ض ي ة فجن لهذه ا ل م ق و ل ة فخرج ميمما نحو م ك ة حاجا يقول أ ص ح ا ب ه فوالله ما على تلا ولا هبط و ا د ي ا إ ل ا وهو ينادي ب أ ع ل ى صوته يا راكبا قف بالمحصب من م ن ا واهتف بقاعد خيفها والناهض أ ي مسجد الخيل ب م ن ا واهتف بقاعد خيفها والناهض سحرا اذا فاض الحجيج الى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض استعار التشبيه من نهر الفرات اهل الحجاز لا يعرفون الانهار وهو قد عاش في العراق زمنا فراه فانظر الى هذا التعبير ما اجمله يشبه فيض الحجيج من عرفه الى منى كفيض الفرات حين يفيض يا راتبا ك ف بالمحصب من م ن ا واهتف بقاعد خيفها والناهض سحرا إ ذ ا فاض الحجيج إ ل ى م ن ا فيضا كملتطم الفرات الفائض ان كان وليس رفضا إن ك ن رفض رفضا حب آ ل محمد فليشهد الثقلان اني رافضي وحاشاه من الرفض الرفض هو مذهب غ ل ا ت ا ل ش ي ع ة غ ل ا ت ا ل ش ي ع ة وليس ا ل ش ي ع ة كلهم انتبهوا كم يغير الناس ويبدلوا في أ ق و ا ل ن ا مع أ ن ا ل خ ط ب ة م س ج ل ة ويباطحون ويجادلون و ق ا ح ة بها والشريط يشهد ويصك أ س م ا ع ه م كم غيرت كلماتنا وكم بدلت وكم افتري على خطبنا وفي الجرائد و ق ي د الله من يرد عليهم أ ت ذ ك ر و ن ه ا يوم قلت وباختصار ما ذكرت ج ر ي د ة البلاد جريدة البلاد في هذا البلد في م ز ج د ع ا ئ ش ة تذكرون الافتراء على يوم ا ل ا س ر ا ئ ي والمعراج ما ذكرت ج ر ي د ة البلاد إ ل ا وبرز لي قول الله تعالى الذين طغوا في البلاد ف أ ك ث ر و ا فيها الفساد فقيض الله أ ن يرد عليهم أ ه ل بيت المقدس أهل أرض الإسرائي والمعراج بجريدتهم النهار فحصلوا على ا ل خ ط ب ة لا أ د ر ي والله كيف حصلوا عليها وفرغوها ك ا م ل ة من الشريط إ ل ى ا ل ج ر ي د ة حتى م ل أ ت صفحتين انظر إ ل ى صفحتين في ا ل ج ر ي د ة كم فيها كلام ح ر ف ي ة ا ل خ ط ب ة و ع ن و ن لها ا ل خ ط ب ة المفترى عليها وردوا عليهم بما هم أ ه ل ه وقلت ما ذكرت ج ر ي د ة النهار إ ل ا وبرز لي قول الله تعالى وجعلنا آ ي ة النهار م ب ص ر ة زادكم الله ب ص ي ر ة يا أ ه ل بيت المقدس وقاتل الله الذين يشوهون ص و ر ة العلماء فاحفظوا ك ل ا م ه غ ل ا ت ا ل ش ي ع ة قيل عنهم ا ل ر ا ف ض ة ل أ ن ه م رفضوا أ ب ا بكر وعمر ولا يترضون عنهما ويسقطونهما من ح ر م ة ا ل ص ح ب ة الشافعي يقول مجازا إ ن كان رفضا إ ذ ا كنتم تسمون حب آ ل البيت رفضا ف أ ن ا أ ش ه د ا ل س ق ل ي ن اني رافضي وهذا لا يكون فليس رفضا إ ل ى حديث نتمم به حديثنا في ج م ع ة ق ا د م ة مبينا لماذا اختار خطيبكم ا ل س ي ر ة منهجا ل ل خ ط ا ب ة وماذا وقد كملت ا ل س ي ر ة يا خطيبنا فماذا سنصنع هذا ما س أ ب ي ن ه في ج م ع ة ا ل ق ا د م ة ان شاء الله تعالى ادعوه وانتم موقنون بالاجابه ة عباد ا ل ل أ ت د ر و ن في أ ي يوم أ ن ت م إ ن ه اليوم العاشر من محرم المعروف عند العام والخاص بيوم عاشوراء ت س م ي ة جاءت فيما بعد م ق ت ب س ة من أ ن ه العاشر من محرم هذا اليوم صيامه س ن ة وقد فاتني ان اذكر به في ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة تداركناها في درس الثلاثاء لقد صامه نبينا صلى عليه ربنا وامر اتباعه واصحابه بصيامه حتى ا ل ص ب ي ة الصغار ولقد جاء في صيامه احاديث جمه اكتفيت منها باثنين أ و ثلاث فعن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال أ ف ض ل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم يعني الذي نحن فيه و أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة بعد ا ل ف ر ي ض ة ص ل ا ة الليل رواه الخمس ة إ ل ا البخاري مشيرا إ ل ى فضل هذا الشهر والصيام فيه أ م ا عن تخصيص يوم عاشوراء أ خ ر ج الشيخان أ ي البخاري ومسلم كل بسنده قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ا ل م د ي ن ة ر أ ى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا أ ي ما هذا اليوم لم صيامه ما هذا قالوا هذا يوم صالح يوم هذا يوم صالح نجى الله به بني إ س ر ا ئ ي ل من عدوهم و أ غ ر ق فرعون وجنده فصامه موسى فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ا أ ح ق بموسى منكم فصامه و أ م ر بصيامه ا ل الحديث متفق عليه في الصحيحين وعن س ل م ة بن ا ل أ ك و ع رضي الله عنه قال أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أ س ل م أ ي من ق ب ي ل ة أ س ل م في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة أ م ر رجلا من أ س ل م أ ن أ ذ ن في الناس وكان صبح العاشر من محرم أ ذ ن في الناس من كان قد أ ك ل شيئا فليصم ب ق ي ة يومه ومن لم يكن أ ك ل فليصم ف إ ن اليوم يوم عاشوراء رواه الشيخان والنسائي فصيام هذا اليوم س ن ة منذ ه ج ر ة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك صيامه حتى ارتحل عن الدنيا ولقد جاء حديث مختلف في سنده وصحته أ ن ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله إ ن اليهود تعيب علينا صيام عاشوراء ويقول أ خ ذ ه محمد عنا فقال إ ن عشت إ ل ى س ن ة ق ا د م ة لاصومن التاسع والعاشر م خ ا ل ف ة لهم فلم يعش صلى الله عليه وسلم إ ل ى عام قادم بعد هذا الحديث قبض في سنته فصح أ ن ه صام العاشر وندب صيام التاسع واليوم هذا الذي نحن فيه هو العاشر من محرم على التوقيت في بلدنا وعند ا ل س ع و د ي ة العاشر غدا فما أ ج م ل صيام اليوم وغد وقد حثثنا إ خ و ا ن ن ا في درس الثلاثاء على البدء من صيام يوم الخميس ف ب ا ل أ م س كنا صيام واليوم صيام ومن فاته فليعمل بهذا الحديث الذي أ خ ر ج ه الشيخان يمسك ب ق ي ة يومه ويشرع في صيام غد لعله يوافق هذه ا ل س ن ة أ م ا فضيله صيام يومه فقد ل صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله صيام يوم عاشوراء إ ن ي أ ح ت س ب على الله أ ن يكفر ذنوب ا ل س ن ة التي قبله متفق عليه صيامه يكفر ذنوب ا ل س ن ة ا ل م ا ض ي ة وما أ ح و ج ن ا إ ل ى مثل هذه الكفارات هذا عن صيامه أ م ا ما هو يوم عاشوراء وما ذكره في التاريخ ف إ ن لهذا اليوم حدث مفجع أ و ج ع قلوب المؤمنين منذ أ ر ب ع ة عشر قرنا بكى له الملايين وما زالوا يبكون وفي بعض أ ق ط ا ر المسلمين يقام لمثل هذا اليوم احتفالات شرعنا لا يقر الكثير منها معلوم يوم عاشوراء عند ا ل ش ي ع ة وهو اليوم الذي يبكون به الحسين بن علي بن أ ب ي طالب أ م ا نحن فنزولا عند ر غ ب ة الكثيرين من إ خ و ا ن ي ومنذ أ ي ا م وهم ي س أ ل و ن ن ي أ ن أ ب ي ن ما يوم عاشوراء وما يوم كربلاء ومقتل الحسين وما مكانته في الدين لقد تناولت هذا الموضوع في أ ك ث ر من مسجد في أ ك ث ر من مسجد ونكتفي بذكره م ر ة و ا ح د ة في المسجد الذي أ ك و ن خطيبه فلقد ذكرناه في مسجد سيد الكردي في أ م ذ ي ن ا وذكرناه في مسجد ع ا ئ ش ة م ر ة و ا ح د ة مع أ ن ي كنت خطيب المسجدين في كل مسجد أ ر ب ع سنين أ ي ليست ق ص ة نتغنى بها في كل عام فهي ب ع ي د ة عن جو التغني إ ن ه ا م ؤ ل م ة م م ر ض ة ق ا ه ر ة م ن ف ر ة م ق ر ف ة ترينا ك ث ا ر ة س ل ا م ة ا ل ع ق ي د ة إ ن الذي يتناول يوم عاشوراء بالتفصيل تحل مفاصله قبل أ ن يتم حديثه عنها إ ن ي س أ خ ت ص ر ه ا لكم ب ع ج ا ل ة غير م خ ل ة ولا إ ط ا ل ة م م ل ة مبينا ح ق ي ق ة هذا اليوم وما ينبغي أ ن يعيه المؤمن لاسيما دعاه الحق والمدافعين عن الحق في كل زمان إ ل ى اليوم الذي قتل فيه عثمان بن عفان ا ل خ ل ي ف ة الراشد الثالث وقد تناولناها بالتفصيل من خلال ا ل س ي ر ة على يد مارقين من الدين ليسوا من هذه ا ل أ م ة بل مندسين بين صفوفها جمعهم ورايتهم أ ت ت من أ ه ل العراق قضي أ م ر الله وقتل ا ل خ ل ي ف ة و أ ل ز م المارقون الثوار أ ه ل ا ل م د ي ن ة أ ن ينصبوا في اليوم الثالث فورا خ ل ي ف ة من أ ه ل ا ل م د ي ن ة و إ ل ا سيولي وينصب الثوار خ ل ي ف ة من أ ن ف س ه م ويا لها من ط ا م ة ثوار ومارقون قتلوا ا ل خ ل ي ف ة الراشده المبشر ب ا ل ج ن ة في البلد الحرام ل أ ن ا ل م د ي ن ة بلد ا ل حرام ك م ك ة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر حرام والناس مازالوا في أ ي ا م الحج لم يرعوا فيه إ ل ا ولا ذ م ة فكيف إ ذ ا كان منهم خ ل ي ف ة للمسلمين فرجا أ ه ل ا ل م د ي ن ة ا ل إ م ا م علي بن أ ب ي طالب رجاء مضطر أ ن يقبل ا ل خ ل ا ف ة ويحقن هذه ا ل ف ت ن ة فقبلها مكرها وتطورت ا ل أ م و ر كما ذكرنا ب إ ي ج ا ز أ ي ض ا ل أ ن ي لا أ ح ب تفاصيل تلك ا ل م أ س ا ة مضت أ ي ا م فانشق م ع ا و ي ة ورفع رايه الخلاف لعلي أ ي مخالفا لعلي مطالبا بدم عثمان ووافقه علي على القصاص واختلفا في أ س ل و ب التنفيذ ف ا ل إ م ا م ا ل خ ل ي ف ة علي كرم الله وجهه يرى أ ن تلتئم ا ل ك ل م ة أ و ل ا و أ ن ت ه د أ ا ل أ م و ر فيؤخذ الثوار بذنبهم ولا تكون ف ت ن ة عمياء و م ع ا و ي ة يصر على القصاص أ و ل ا ثم يجتمع أ ه ل الشورى لتنصيب ا ل خ ل ا ف ة ل ت ن ص ي ب ا ل ل خ ي ف ة أ د ى ذلك إ ل ى قتال و م ع ر ك ة صفين انتهت بالتحكيم كما ذكرنا وهنا برز طرف ثالث في ا ل خ ص و م ة اسمهم الخوارد خرجوا من الدين خروج السهم من ا ل ر م ي ة فحقدوا على الطرفين على علي و م ع ا و ي ة ودبروا لاغتيالهما فقضى أ ج ل ه علي ونجا م ع ا و ي ة ل أ ن أ ج ل ه لم ينته ي ثم بايع أ ه ل العراق سبعون أ ل ف ا الحسن بن علي كما أ و ر د ن ا في تفاصيل ا ل س ي ر ة فقبل بيعتهم ب خ ط و ة ج ل ي ل ة تنازل ب ا ل خ ل ا ف ة ل م ع ا و ي ة وحقن دماء المسلمين وفرح المسلمون أ ي م ا فرح وسموه عام ا ل ج م ا ع ة ومضت ا ل أ ي ا م وقضى الحسن ودفن في البقيع م د ي ن ة جده صلى الله عليه وسلم وطالت ا ل ح ي ا ة ب م ع ا و ي ة واستمرا الدنيا فلما ر أ ى دنو أ ج ل ه زعم أ ن ه حريص على ا ل أ م ة أ ن تعود إ ل ى الخلاف من جديد فتضرب بها ا ل أ ع ن ا ق وتسفك الدماء ف أ ر ا د أ ن يحسم الخلاف ف ي أ خ ذ ا ل ب ي ع ة لابنه يزيد وهو على قيد ا ل ح ي ا ة فيجعل ا ل خ ل ا ف ة و ر ا ث ة وقامت ق ا ئ م ة المؤمنين ولم ي و ا ف ق على هذا ا ل ر أ ي إ ل ا الرعاع من الناس خوفا ً وطمعا ً الطامع في ا ل أ ص ف ر الرنان والخائف من السيف ولم تبايع الحجاز أ ب د ا ً التي فيها أ ص ح ا ب النبي أ ه ل الحل والعقد فارتحل م ع ا و ي ة بنفسه حاجا ً معتمرا ً حتى إ ذ ا اجتمع بوجوه أ ه ل الحجاز في ا ل م د ي ن ة وعرض عليهم ا ل م س أ ل ة قام له عبد الله بن عمر فقيه ا ل ص ح ا ب ة قال يا أ م ي ر المؤمنين لقد حدثنا نبينا صلى عليه ربنا وعلمنا و أ و ص ا ن ا فوعينا كل ذلك و إ ن مما علمنا إ ي ا ه أ ن إ ذ ا بويع لرجلين في عهد واحد أ ن نضرب عنق أ ح د ه م ا فما زالت بيعتك في أ ع ن ا ق ه ا فهل ق ض ي يعني هل مت حتى نبايع ولدك أ م خلعت نفسك قال كل ذلك لم يكن قال ف إ ن بويع لولدك وجب علينا أ ن نقتل أ ح د ك م ا فاترك ا ل أ م ر للمسلمين ولم يستطع م ع ا و ي ة وهو حديث العهد ب ا ل إ س ل ا م الذي أ س ل م يوم فتح م ك ة مع الطلقاء لم يستطع م ق ا ر ن ة ح ج ة عبد الله بن عمر فصرف النظر عن اهل ا ل م د ي ن ة واخذ البيع ة من سائر الامصار ثم مات م ع ا و ي ة واراد يزيد ان يستوثق من وجوه الناس وان يضمن ب ي ع ة اهل الحجاز فارسل من يطلب له ا ل ب ي ع ة من واليه في ا ل م د ي ن ة من وجوه ا ل ص ح ا ب ة فامتنع وجوه ا ل ص ح ا ب ة عن ا ل ب ي ع ة ل أ ن يزيد هذا لم يكن بالمرضي عنه لا عند الخاص ولا عند العام فهو متهم بشرب الخمور والجلوس للقينات و أ ن به طيش لا يؤهله أ ن يقعد مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدبر أ م و ر هذه ا ل أ م ة دينها ودنياها فامتنع وجوه ا ل ص ح ا ب ة عن ا ل ب ي ع ة أ م ا الحسين فعلم أ ن ه المراد ا ل أ و ل فخرج ليلا من ا ل م د ي ن ة واحتمى بالحرم م ا ا ل ح المكي ولما شاعت ا ل أ خ ب ا ر أ ر س ل أ ه ل ا ل ك و ف ة رسلهم وكتبهم يطالبون الحسين أ ن ي أ ت ي إ ل ي ه م ف إ ن ه م لم يعطوا ب ي ع ة ليزيد ولا يشهدوا ل ج م ع ة وناشدوه بالله أ ن يخلص ا ل أ م ة من هذا الطائش وهذا السكير فلما كثرت كتبهم حتى بلغت حمل بعير وهو ي ق ر أ ه ا ويحتفظ بها ر أ ى أ ن ا ل أ م ر موجب أ ن يخرج ل إ ج ا ب ة د ع و ة ا ل أ م ة ف أ ر س ل ابن عمه مسلم بن عقيل ا بن عقيل ب ن أ ب ي طالب ليستوثق له من ولاء الناس وصدق رسائلهم ف أ ت ى مسلم ا ل ك و ف ة فما أ ن دخلها واجتمع بوجوهها أي بوجوه اهلها حتى بايعه إ ث ن ا عشر أ ل ف ا على أ ن يكونوا جندا للحسين و أ ن يخلعوا يزيد و أ ن تعود ا ل خ ل ا ف ة خ ل ا ف ة لا مهزله فكتب إ ل ى الحسين بذلك فلما ر أ ى الحسين كتاب مسلم قال قد وجب الخروج إ ل ي ه م ونصحه كبار ا ل ص ح ا ب ة و خ ا ص ة أ ه ل بيته كعبد الله بن عباس أ ل ا يستفزه أ ه ل العراق وذكروه ماذا كان من أ ه ل العراق ل أ ب ي ه ا ل إ م ا م علي وماذا صنعوا ب أ خ ي ه الحسن وذكروه بكلمات ا ل إ م ا م علي بن أ ب ي طالب إ ذ وقف قبل موته بيوم واحد يخطب أ ه ل العراق في ا ل ك و ف ة فقال لهم والله يا أ ه ل ا ل ك و ف ة لقد سئمتكم لقد سئمتكم وما أ ر غ ب ن ي عنكم وليس فيكم ا ل ر غ ب ة عن الشيء كرهه و ا ل ر غ ب ة فيه حبه وما أ ر غ ب ن ي عنكم إ ل ا ثلاث خصال قتلكم أ م ي ر المؤمنين عثمان بن عفان ل أ ن جل الثوار كانوا من ا ل ك و ف ة قتلكم أمير المؤمنين أمير عثمان وهو صائم ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن إ ل ى جوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم و ا ل ث ا ن ي ة ر أ ي ت ك م لا عهد لكم تبرمون أ م ر ا بالليل فتنكثونه في النهار و ا ل ث ا ل ث ة ق ل ة صبركم على الحرب في سبيل الله حتى قالت قريش إ ن ابن أ ب ي طالب شجاع ولكن لا علم له بالحرب لله أ ب و ه م وهل منهم أ ح د أ ش د لها مراسا مني لقد مارستها و أ ن ا ابن عشرين وها أ ن ا ذا قد نيفت على الستين و ل ا ت لا ر أ ي لمن لا يطاع هذه خ ط ب ة ا ل إ م ا م علي في أ ه ل ا ل ك و ف ة قبل مقتله بيوم أ و يومين على أ ر ج ح الروايات فذكروا الحسين بكلام أ ب ي ه قالوا أ ل ا يكفيك ش ه ا د ة ا ل إ م ا م ب أ ه ل ا ل ك و ف ة قال ولكن كتبهم هذه ح ج ة علي عند الله فلقد رويت عن أ ب ي رحمه الله أ م ي ر المؤمنين علي عن جدي النبي صلى الله عليه وسلم قوله من رأى حاكما متسلطا لا يحكم بما فلم مدخله يوم القيامة ومن أحق مني أنزل ينكر كان أن رأى رعيته بالتغيير أحق على حقا لا الله ولا ولا الله يعدل عليه بقول فعل يدخله في فعزم على الرحيل ورافقه إ خ و ت ه وبني إ خ و ت ه وبنيه حتى بلغ الجمع سبعين رجلا فيهم س ب ع ة عشر ف ت ا لم ي ن ا ه ز ا ل ح ل م بعد يعني في مقتبل العمر بين البلوغ ودون سن البلوغ بقليل وكان للحسين ث ل ا ث ة أ ب ن ابناء ء أ ر قتل معه في كربلاء ثلاث ونجا واحد أ م ا أ س م ا ؤ ه م ف ع ب د ا ل ل ه وبه كان ي ك ن ا والثاني علي ا ل أ ك ب ر والثالث العباس وقيل جعفر اختلف في اسمه والرابع علي ا ل أ ص غ ر الذي نجا ولقب فيما بعد بزين العابدين وطرح الله ا ل ب ر ك ة في نسله فبيوت الحسينيين ت م ل أ ا ل أ ر ض مشرقا ومغربا مضى الحسين في الركب المبارك فلما جاء ا ل م د ي ن ة وعلم به ابن عباس قام في وجهه يمنعه من هذا المسير ولكن الحسين صمم حتى شبك ابن عباس يديه في ر أ س ه ولحيته وقال والله يا ابن بنت رسول الله لولا أ ن نكون م ق ا ل ة على أ ل س ن ة الناس يعني يتحدثون عنا وبنا لابقيت يداي مشبكتين ب ر أ س ك ولحيتك لا أ د ع ك تخرج حتى يموت أ ح د ن ا والله لا أ ر ا ك إ ل ا تذبح بين أ ه ل ك وبنيك كما ذبح عثمان في داره بين أ ه ل ه وبنيه ولكن قدر الله ماض فمضى الركب المبارك حتى إ ذ ا أ ط ل و ا على أ ر ض العراق سفر متعب و ر ح ل ة ش ا ق ة وهم يتمنون أ ن يلقوا المؤيدين و ا ل أ ن ص ا ر كما هاجر النبي إ ل ى ا ل م د ي ن ة فيستريح ويقيم دعائم الدين ولكن غير هذا كان ينتظرهم فلنترك الحسين في رحلته إ ل ى أ ن و ا ف العراق ولنرجع إ ل ى أ ر ض الكوفه ماذا جرى بها عندما اجتمع الناس على مسلم ا بن عقيل وبايع له إ ث ن ا عشر أ ل ف لم تخلو الصفوف من ذوي النفوس المريضه ة فلقد كان ن ب ي م من لا يزال ولاؤه ل ل أ م و ي ي ن فسارع بكتاب إ ل ى يزيد بن م ع ا و ي ة و أ ع ل م ه ماذا يدور ب ا ل ك و ف ة و أ ر ا د يزيد بن م ع ا و ي ة أ ن يعقد مجلس الشورى أ ت ع ل م و ن من استشار استشار كاتبه الخاص وكاتبه كان نصرانيا واسمه سرجون بدون خلاف عند جميع أ ه ل الحديث وكتاب السير ا كاتبه ومستشاره الخاص نصراني اسمه سرجون لن تجد غير هذه ا ل ع ب ا ر ة لا عند أ ه ل الحديث ولا عند كتاب السيار فبماذا سيشير علينا سرجون النصراني في حق ابن بنت رسول الله ماذا سيكون ر أ ي ه فقال سرجون ليزيد لا أ ر ى علاجا ل ل أ م ر إ ل ا أ ن تولي على ا ل ك و ث ة عبيد الله بن زياد والي ا ل ب ص ر ة اجمع له الولايتين يخلص لك أ ت ع ل م و ن من عبيد الله بن زياد هذا أ ب و ه زياد لا يعرف له أ ب لقيط دعي كان يعرف بين ا ل ص ح ا ب ة بزياد بن أ ب ي ه ل أ ن ه م لا يعرفوا أ ب و ه فهو ابن دعي عبيد الله بن زياد هو والي البصره ة أ م مجوسية اسمها سمية. امه س ا س م ي ة أمه م ج و س ي ة اسمها س م ي ة فكتب يزيد إ ل ى عبيد الله بن زياد وضم إ ل ي ه ا ل ك و ف ة على أ ن يحسم ا ل أ م و ر فدخلها متلسما متنكرا وكلما مر بقوم وحياهم وقالوا وعليك السلام يا ا بن بنت رسول الله يظنوه الحسين قد قدم فاصطاض غ ي ض ا وغضبا حتى إ ذ ا بلغ دار ا ل إ م ا ر ة اعتقل ا ل أ م ي ر ا ل أ و ل الذي قبله كيف تجري هذه ا ل أ م و ر في إ م ا ر ت ك و أ ن ت لا تدري ولا تحرك ساكنا اعتقل ا ل أ م ي ر القديم وجمع ا ل ش ر ط ة ووجوه الناس و أ ع ل م ه م بتدابيره ا ل م ش د د ة ا ل ج د ي د ة حتى أ ت ي له بمسلم بن عقيل ونادى مسلم بشعاره فاجتمعت ا ل أ ل و ف فما هي إ ل ا س ا ع ة من نهار حتى تفرق الجميع بعضهم اشتري بالمال وبعضهم هدد بالسيف فما أ م س ى ذلك النهار وحول مسلم بن عقيل رجل واحد ألف راحب ساعات وكان الحسين في طريقه فقتل مسلم فلما كان الحسين بالطريق لقيه الشاعر الفرزدق و س أ ل ه الحسين عن ا ل أ خ ب ا ر ماذا وراءك قال إ ن شئت أ ع ل ن ت لك و إ ن شئت ساررتك فنظر في وجوه أ ه ل ه وقال ما, ما على هؤلاء من سر إ ن ه م ا ل أ ه ل والعشيذ قال إ ذ ن فارجع يا ابن بنت رسول الله فوالذي بعث جدك بالحق ما تركت لك خ ل ف ي خيرا لقد قتل ابن عمك مسلم بن عقيل و إ ن أ ه ل العراق قلوبهم معك ولكن سيوفهم بالغد عليك لقد اشتراهم يزيد بالمال الذي لا تملكه ولما علم بمقتل مسلم قال فما ق ي م ة العيش بعد هؤلاء ثم التفت إ ل ى من معه من غير أ ه ل ه وخيرهم على البقاء معه أ و التفرق عنه و أ ع ل م ه م ب أ ن الذي ينتظرنا غير الذي وعدنا به فتفرق الناس الذين انضموا إ ل ي ه في الطريق ولم يبق إ ل ا أ ه ل بيته سبعين كما ذكرنا مضاف إ ل ي ه م النساء ومضى الركب ثقيلا يتدبرون في ا ل أ م ر وناشده بعض أ ه ل ه أ ن يرجع قال ما خرجت أ ط ل ب ملكا ف إ ن ه ا إ ح د ى الحسنيين ومضى حتى إ ذ ا قارض أ ر ض كربلاء التي هي كرب وبلاء أ ر ا د أ ن يستريح ف ر أ ى بعض أ ه ل ه ك أ ن ه رؤوس النخيل من بعيد قالوا لا ح ا ج ة ل ل ر ا ح ة ها قد بلغنا النخيل فنظر في ا ل أ ر ض وتفحصها ثم أ خ ذ ح ف ن ة من ترابها وشمه ثم قال ل أ ه ل ا ل م ع ر ف ة ما اسم هذه ا ل أ ر ض قالوا اسمها كربلاء فهز ر أ س ه وقال أ ج ل رحم الله ا ل إ م ا م علي بن أ ب ي طالب وما معنى هذا الكلام عندما جاء مع أ ب ي ه إ ل ى ا ل ك و ف ة يوم أ ن خرج ا ل إ م ا م علي من الحجاز إ ل ى ا ل ك و ف ة كان الحسين معه فلما بلغ علي ارض, الكوفة أرض كربلاء قبل أ ن يدخل ا ل ك و ف ة أ ن ا خ بها ل ي ل ة و ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه تلك ا ل ل ي ل ة وكلمه وحدثه حديث لم يفصح به علي ل أ ح د إ ل ا أ ن ه بعد ص ل ا ة الفجر أ خ ذ ح ف ن ة من التراب وشمها وشمها جيدا ثم ذرفت عيناه وقال لمن حوله من أ ه ل العراق وكانوا يرافقونه ما اسم هذه ا ل أ ر ض قالوا كربلاء قال أ ج ل إ ن ه انها كرب وبلاء إ كرب وبلاء فيها تنوخ رحالهم وفيها تسفك دماؤهم ولا راد لقضاء الله علي بن ابي طالب يقول هذا وهو امير للمؤمنين ماض الى العراق بعد حتى يجمع ا ل ك ل م ة مع م ع ا و ي ة قبل الجمل وقبل صفين وقبل ان يعلم ان الناس سيقاتلوه حفظ الحسين هذه الكلمات فلما قالوا له كربلاء قال اجل ورحم الله الامام علي انها كرب وبلاء فاراد ان يستريح بها و إ ذ ا ب خ ي ا ل ة توافيه عدتهم أ ل ف فارس على ر أ س ه م رجل يقال له الحر بن يزيد التميمي فلما قدم الحر والقوم لم ينيخوا بعد بين حل ترحالهم أ و نصب خيامهم أ و إ ن ا خ ة رواكبهم يعني بين ا ل س ف ر ا ل ن ا خ ة والرحيل جاء الحر وقال من أ م ي ر الركب ف أ ش ا ر و ا إ ل ي ه وكان الحسين أ ج م ل ه م ص و ر ة ك أ ن ه ص و ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم ي ت ل أ ل أ النور في وجهه وقد تيمن في هذا الخروج فلبس على ر أ س ه ع م ا م ة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم وجبته ا ل ج ب ة لونها خضراء و ا ل ع م ا م ة السوداء التي دخل بها النبي م ك ة فاتحا يوم أ ن قال ل أ ه ل م ك ة اذهبوا ف أ ن ت م الطلقاء فكانت ا ل ع م ا م ة والجب شاهدين ف أ ش ا ر و ا إ ل ي ه هذا إ م ا م ن ا ابن بنت رسول الله فسلم عليه قال أ ح س ي ن بن علي قال نعم قال وابن ف ا ط م ة الزهراء قال نعم قال م ن الذي أ ق د م ك ب أ ب ي أ ن ت و أ م ي قال إ ن م ا أ ق د م ن ي هذه الرسائل التي هي حمل بعير إ ن ه ا رسائلكم و أ م ر أ ص ح ا ب ه أ ن ي ف ض ا ل ك ت ب و أ خ ذ الحر يتصفحها و إ ذ ا هي رسائل وجوه أ ه ل ا ل ك و ف ة كانت تبلغ حمل بعير حتى البعير ينوء بحملها قال هذا الذي أ ق د م ن ي فما ا ل أ م ر عندكم ف أ خ ب ر ه بما لا يسر وقال إ ن ي على ر أ س هذه ا ل ط ل ي ع ة أ ل ف ومن ورائي ا ر ب ع ة آ ل ا ف كلهم جند يزيد إ ن كان ل أ ح د منهم قلب معك فلا تشك أ ن سيفه عليك أ م ا أ ن ا فلم أ ؤ م ر بقتالك ولكني أ م ر ت أ ن أ م ن ع ك من الرجوع أ و أ ن تتخذ طريقا لا يدخلك إ ل ى ا ل ك و ف ة و إ ن أ ب ي ت أ ن أ ج ع ج ع لك في ا ل أ ر ض حتى ي أ ت ي الجيش قال إ ذ ن أ ن ا مقاتلك قال أ س أ ل الله أن ل ا يبتليني بك ولكن انظر لعله يكون فرج ف أ م ر ه أ ن ينيخ فتحققت ا ل ن ب و ء ة فيها تنوخ ركابهم لم ينيخوا بخاطرهم فنوخت الركاب وما زال الحر ب أ ل ف فارس يحيطون بالسبعين حتى لا يدع لهم طريق ت أ خ ذ ه م على غير ا ل ك و ف ة وباتوا تلك ا ل ل ي ل ة واجمين بثقل عجيب حتى كان الصبح ووافى الجيش ب أ ر ب ع ة آ ل ا ف يؤسفني أ ن أ ذ ك ر اسم القائد لا والله لا أ ذ ك ر ه حتى لا أ خ د ش ص و ر ة ل أ ب ن ا ء ا ل ص ح ا ب ة في رؤوسكم فعلى ر أ س الجيش ابن صحابي جليل م ع ذ ر ة يا ربي و م ع ذ ر ة للمؤمنين لن أ ذ ك ر اسمه و ل أ ت ج ر ع ا س م ع ه مع ريقي ب م ر ا ر ة إ ل ى صدري فلما وصل ذلك القائد أ ر س ل إ ل ي ه الحسين ماذا تريد مني يا فلان قال بل قل لصاحبك ماذا يريد من ق د و م ه ف أ ج ا ب ه كما أ ج ا ب الحر إ ن م ا أ ق د م ن ي رسائلكم وكتبكم ف إ ن كنتم قد عزفتم أ ي عن ا ل أ م ر ف إ ن ي أ خ ي ر ك م بين إ ح د ى ثلاث ومن خير في ثلاث لا يضيق قال اختاروا مني و ا ح د ة من ثلاث إ م ا أ ن تدعوني أ ر ج ع إ ل ى البلد الحرام من حيث جئت أ ق ي م على عبادتي وفقهي وتعليم الناس لا ش أ ن لي بالحكم ف إ ن أ ب ي ت م هذه فدعوني أ ض ر ب في أ ر ض الله ف أ ك و ن في بعض الثغور لي ما للمسلمين وعلي ما عليهم أ ح م ي حدود ا ل أ ر ض من أ ع د ا ء الله و إ ن أ ب ي ت م هذه فافتحوا لي الطريق إ ل ى الشام حتى أ ك و ن نائب اهل الحجاز في م ق ا ب ل ة يزيد بن م ع ا و ي ة لعل الله يحكم بيننا وسر ذلك القائد الذي أ ص ر على الا أ ذ ك ر اسمه والله إ ن ي أ ع ر ف ه و ك أ ن شخصه أ م ا م ي لا تظن أ ن ي نسيت اسمه ف أ ت ح ج ج لا أ س ت ح ي أ ن أ ذ ك ر اسمه ل أ ن أ ب ا ه صحابي جليل ما أ ق ر ب ه من رسول الله وسر ذلك القائد وظن ان يكون في هذا العرض فرج فكتب كتابا سريعا و أ ر س ل ه مع رسول إ ل ى عبيد الله بن زياد في ا ل ك و ف ة الذي يتربع على كرسي ا ل إ م ا ر ة إ م ا ر ة ا ل ك و ف ة و ا ل ب ص ر ة فلما ق ر أ ابن زياد الذي لا يعرف له نسب لما ق ر أ الكتاب مزقه و ا ش ط ا ط غضبا ثم كتب إ ل ى ذلك القائد يا فلان إ ن ي لم أ ب ع ث ك إ ل ى الحسين لتكون له شفيعا ولا لتدافع عنه إ ن ي أ ط ل ب منك و ا ح د ة لا سواها إ م ا أ ن ي أ ت ي إ ل ي مستسلما مبايعا ليزيد بن م ع ا و ي ة و إ ل ا فازحف عليه بجيشك حتى إ ذ ا قتلوا عن آ خ ر ه م أ و ط ئ اجسادهم الخيل يعني دع الخيله تدوسهم واحمل إ ل ي رؤوسهم جميعا و أ ر س ل الكتاب مع رجل اسمه شمر بن ذ ا ل ج و ش ا و أ م ر ه أ ن يكون عينا على ذلك القائد التابعي ف إ ن لم ينفذ ا ل أ و ا م ر أ ن يقتله ويستلم ق ي ا د ة الجيش وجاء شمر بهذا الكتاب الشؤم فلما ق ر أ ه قائد الجيش لم يملك نفسه إ ل ا أ ن يطيع فلقد كان وعده قبل أ ن يرسله إ ن أ ن ت حملت إ ل ي ن ا ر أ س الحسين وليت كالري والري أ ر ض تسيل لها لعاب الكثير من طلاب الدنيا و إ ن أ ن ت لم تنجح كان جزاؤك على قدر ما أ ن ج ز ت فلما ق ر أ الكتاب و ر أ ى شمر يرقبه نادى بالجيش أ ن تقدمه وكان الوقت قبل الغروب بقليل مع ا ل أ ص ي ل ي وكان م من محرم ليلة الجمعة مثل الأمس بالتمام التاسع ليلة و الحسين من العناء والتعب والهم قد احتبى بسيفه والحبو ان يضع حبلها ورباطها على ظهره ويضع السيف بين يديه عند ركبتيه احتبى بسيفه ف أ غ ف ى غ ف و ة و أ خ ت ه زينب بنت الحسين بنت ف ا ط م ة ق ا ئ م ة عند ر أ س ه تحرسه فلما سمعت ج ل ب ة الجيش نظرت ب ا ل أ ف ق و إ ذ ا هو يزحف نحوهم قالت إ ي ه أ ب ا عبد الله أ ل ا تسمع ج ل ب ة الجيش فلم يفزع ولم يرتعد ولم يدهش بل فتح عينيه ونظر إ ل ي ه ا ب ا ب ت س ا م ة م ع ج و ن ة بالحزن وقال أ ي اخيه والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو لقد ر أ ي ت جدي صلى الله عليه وسلم في هذه الاغفاء وقال لي لا تحزن يا بني ستصير إ ل ي ن الينا غدا ستصير إ غدا ثم وقف الحسين ومر في الجيش ف أ ر س ل أ ح د إ خ و ت ه يستطلع الخبر فقال قائد الجيش إ ن ه ا الحرب وكانوا قد ضربوا بين الحسين وقومه السبعين وبين نهر الفرات جدارا بشريا يمنعونهم من شرب الماء تعليمات ابن زياد الا ت س م ح لهم أ ن يستقوا من ماء الفرات فالقوم على غير ماء والجيش أ م ا م ه م لا يقبلون خيار ورد قائد الجيش إ ل ى الحسين جواب الكتاب ليس لك إ ل ا و ا ح د ة أن بن تسير إلى الكوفة مستسدما ثم تضع بيعتك يدك في يد عبيد الله بن زياد معلناً بيعتك إلى يزيد بن معاوية إلى إلى الكوفة الله معلنا الولاء والطاعة ثم مع قال أ م اما هذه ف ا ل و و ت د ن ه أما هذه فالموت دونها فلما ر أ ى أ ن ه الحرب والشمس قد آ ل ت إ ل ى المغيب قال يا هذا أ ر ج ئ القتال إ ل ى الغد لعلنا نصلي ونستغفر ربنا ا ل ل ي ل ة ولكن ل لك ا ل ل ه يحكم بين ن ا غ د ا ء و ا س ت ش ا ر ا ل ق ا ئ د م ن ح و ل ه هل ن ر ج و ا ل ق ت ا ل إ ل ى ا ل غ د فقام ا ل ح ر ا ب ن ز ي ا د ا ل ت م ي م ي و ق ا ل و ي ح ك ل ذ لك ا ل ت ا ب ع ي ق ا ن لك ان ك و ن لك ا و ل ا لك لك و لك ان ي ك و ك ان ي ك و لك ا ي لك ي و ن لك و ن لك ا و ان ي ك ا ء ا ل ح ر ب إ ل ى ا ل غ د م ا ك ان ي ل ي ق ب ك أ ن ت م ن ع ه م ذ لك ف ك ي ف ب ب ن ت ر س و ل ا ل ل ه ا ر ج ك ه ي ا ر ج ل ف أ ر ج ا القتال إ ل ى الغد ثم قال الحر يا هذا أ م قاتل أ ن ت هذا الرجل قال أ ي والله قتال أ ق ل ه أ ن تطيح الرؤوس وتبتر ا ل أ ي د ي قال وماذا تقولون فيما عرض عليكم قال ليس ا ل أ م ر لي إ ن م ا ا ل أ م ر لابن زياد فقال الحر ويل أ م ي لو كنت أ ع ل م أ ن ك م لا تقبلون منه عدلا ولا إ ن ص ا ف ا ما جعجعت به في ا ل أ ر ض ولا حبسته ولا حميت ظهره حتى يرجع إ ل ى البلد الحرام ثم سل سيفه وقال من كان في هذا الجيش حر من ظهر حر فليتبعني إ ل ى معسكر الحسين يقول الرواه فوالله ما تبعه أ ح د ل أ ن ه لم يكن فيهم حر كلهم عبيد ولا يعني أ ن ه م عبيد ليسوا ابناء آ ب ا ئ ه م لا بل عبيد الدينار والدرهم و ا ل خ م ي ص ة فانسل الحر و أ ت ى الحسين وهما على م ر آ ة من بعضهما البعض ل م يسافر سفرا طويلا قال يا ابن بنت رسول الله أ ت ع ر ف ن ي قال أ ج ل انت صاحبنا ب ا ل أ م س قال والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو لو كنت أ ع ل م أ ن القوم يقاتلونك ما جعجعت بك س ا ع ة و ا ح د ة ولا حبستك عن مراد و إ ن ي آ ت ي ك حتى أ م و ت بين يديك ف إ ن كسر سيفي دافعت عنك ب ا ل ح ج ا ر ة فهل في ذلك ت و ب ة لي قال أ ن ت الحر في الدنيا و ا ل آ خ ر ة إ ن شاء الله ومضت تلك ا ل ل ي ل ة أ ث ق ل من التي قبلها وفي الصباح و س أ ت ج ا و ز التفاصيل ل أ ن ي قلت تحل مفاصلي ومفاصل كل مؤمن وفي الصباح من عجيب ما ي ق ر أ في ا ل س ي ر ة ويروى في الحديث قال فصلى أ ه ل المعسكرين <تصفيق> الله الله يا رب نعم والله لقد صلى الحسين ب أ ه ل ه السبعين ص ل ا ة الفجر ولكن قولوا بالله ربكم أ ي ص ل ا ة صلاها خ م س ة آ ل ا ف ذئب على الشاطئ المقابل هل صلوا ح ق ي ق ة و إ ذ ا كانوا صلوا ف ب أ ي ركن ختموا صلاتهم فهل صلوا على محمد و آ ل محمد ثم قاموا مشهدين سيوفهم ليجزوا رؤوس أ ب ن ا ء محمد صلى وصام ل أ م ر كان يقصده فلما انقضى ا ل أ م ر لا صلى ولا صام كم من ص ل ا ة تلعن صاحبها صلى الفريقين على ر و ا ي ة كتاب السير والحديث ثم زحف الجيش ب ق ي ا د ة ذلك التابعي ل أ ن ه ابن صحابي و أ خ ذ الحسين يعذرهم قال قبل أ ن تقاتلوني إ ن ي أ ع ذ ر إ ل ي ك م حتى لا يكون فيكم جاهل أ و مغرر به أ ن ا ش د ك م الله يا أ ه ل الجمع وعلى ر أ س ك م فلان أ ي القائد سماه باسمه هل لا تعلمون اني ابن بنت رسول الله فلم يجبه أ ح د قال أ ن ا ش د ك الله أ ي القائد ومن معك هلا هل ل فيكم من ر أ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص لساني في المسجد بين أ ص ح ا ب ه ويقول أ ن ا من حسين وحسين مني اللهم أ ح ب من يحبه وابغض من يبغضه فما أ ج ا ب ه أ ح د كان الخزي يلفهم جميعا قال اناشدكم الله هل فيكم فلان وفلان وفلان وفلان و ف ل وسمى وجوه أ ه ل ا ل ك و ف ة الذين كانوا يكاتبونه هذه رسائلكم ت م ل أ حمل بعير فما الذي دعاكم للغدر ونقض العهد فلم يجبه احد و ب د أ ت ا ل م ع ر ك ة ب إ ي ج ا ز و أ ي م ع ر ك ة كان أ ص ح ا ب الحسين فرسانا مؤمنين يعلمون أ ن ه ا م ع ر ك ة غير م ت ك ا ف ئ ة والمصير فيها معلوم ومحتوم هو الموت ولكنه الثبات على الحق وعدم إ ع ط ا ء الدنيه في الدين كان كل رجل منهم قبل أ ن يسلم روحه فتعرج لا أ ن تسقط تصعد إ ل ى السماء يكون قد حصد سبعين رجلا من أ عدوه قبل أ ن يموت ولم يسمح للحسين أن يسل يسمح سيفه أن أ و يتقدم كلهم مجمعين والله لا ندعك تسل سيفا أ و تتلقى سهما ما دام في أ ح د ن ا عين تطرف وكان في الليل وفاتني أ ن اذكرها وكان في الليل بعد أ ن انتصف الليل وحل الظلام جمعهم في ف ص ا ط ه وقال لهم إ ن القوم لا يريدون إ ل ا ر أ س ي ف إ ن ي أ ر ا ه ا فرصتكم قد خيم الظلام ف ل ي أ خ ذ كل رجل منكم بيد صبي من أ ه ل بيتي وانطلقوا في أ ر ض الله ف إ ن طلع النهار ولم يروا إ ل ا أ ن ا رضوا بي و أ خ ذ و ا ر أ س ي وسلمتم أ ن ت م فانقلب ف ص ط ا ط الحسين إ ل ى عرين تزار به ا ل أ س و د قالوا لا والله والشهر الحرام ماذا نقول لله ولجدك يوم ا ل ق ي ا م ة أ س ل م ن ا ك غرضا للسيوف والنبال ونجونا ب أ ن ف س ن ا فلا طابت العيش بعدك يا ابن بنت رسول الله فلم ينطلق منهم رجل واحد فلما كان النهار وكانت ا ل م ع ر ك ة كانت يوم ج م ع ة مثل يومكم هذا والعاشر المحرم تماما مثل يومكم هذا واستمر القتال إ ل ى الظهر انظروا إ ل ى سبعين منهم س ب ع ة عشر أ و عشرين فتى لم ي ن ا ه ز ا ل ح ل م بعد يعني بين ا ل ع ا ش ر والحادي عشر و ا ل ث ا ن ي عشر أ و ا ل ث ا ل ث عشر من العمر س ب ع ة عشر يعني بضع وستين الذين يقاتلون خ م س ة آ ل ا ف تستمر ا ل م ع ر ك ة من بعد ص ل ا ة الفجر إ ل ى أ ن يحين الظهر ويقلب الحسين وجهه في السماء و ك أ ن ه ينظر إ ل ى شيء ثم صاح بمن حوله أ ل م تحن ا ل ص ل ا ة صلى الله عليكم يا أ ه ل بيت النبي قالوا نراها قد حانت قال صلاه الخوف يرحمكم الله فصلى الجمع ة ص ل ا ة الخوف وهم على رواحلهم يضربون ويرمون ويستقبلون الطعنات و ص ل ا ة الخوف م ش ر و ح ة في كتب الفقه لا مجال لبيانها ا ل آ ن قد بيناها مرارا الموت والسيوس وتطاير الرؤوس النبي لم يشغل أهل بيت、النبي. الذين كانوا أ ه ل بيت نبي حقا عن ص ل ا ة ا ل ج م ع ة فصلوها ص ل ا ة الخوف وهم في ساح ا ل م ع ر ك ة فما عذر من يؤجلها اليوم من أ ج ل احتفالات د ن ي و ي ة أ ل ا ليعلم أ ه ل بيت رسول الله متى ي ك و ن أ ه ل بيت رسول الله ومتى يستحقون أ ن يصلي الناس عليهم ويسلموا صلى ص ل ا ة الخوف والرؤوس تطير ثم مضى أ ص ح ا ب ه واحدا تلو ا ل آ خ ر دون أ ن أ ف ط ر قلوبكم بتفاصيلها فلم يبق بالساحه الا الحسين وهو يقاتل فجاءه سهم ذي رؤوس ثلاث نزل في صدره فانتزعه فتدفق الدم غزرا ف أ خ ذ ح ف ن ة منه بيده هكذا وعلم أ ن ه المقتل فالسهم قد أ ص ا ب ج ه ة القلب أ خ ذ ح ف ن ة منه ثم لطخ بها عمامته وقال لتشهد ع م ا م ة رسول الله لي و م ا ل ق ي ا م ة ثم أ خ ذ ح ف ن ة أ خ ر ى وعثرها بالسماء وقال اللهم إ ن ي أ ح ت س ب عندك دم ال محمد ثم سكن إ ل ى ا ل أ ر ض و أ خ ذ يدافع عن نفسه من يقترب منه وخرجت زينب ووقفت بباب خيمتها ونظرت إ ل ى أ خ ي ه ا و ب ق ي ة أ ه ل بيتها مجندلين على التراب لم يبق رجل واحد في الخيام كلها إ ل ا ذكر ليس رجل فتى في مقتبل العمر لم يجاوز ا ل ث ا ن ي ة عشره من عمره هو علي ا ل أ ص غ ر الملقب بزين العابدين ابن الحسين كان مريضا تهزه الحمى فحمته عمته فمنعته من الخروج ولكن قتل الذي أ ص غ ر منه خرج الذي أ ص غ ر منه وعمره عشر سنين فلما ر آ ه شقي من أ ش ق ي ا ء ا ل ك و ف ة يدن من الحسين ينبهه أ ن هنالك رجل يهوي إ ل ي ك بالسيف فانتبه ي ا أ ب ت ا ه فترك الحسين وهوى على الصبي فشقه نصفين هذه قلوب أهل أهل أهل ذلك قلوب الكوفة لا أعني أهل الكوفة المعاصرين لكم الآن لا أهل الكوفة في ذلك الزمان ولا وازرة أعني في تزر وزره اخرى قتل جميع أ ه ل ه ا وزينب ط ن ب ر ولم يبق جاسيا على ا ل أ ر ض إ ل ا الحسين على ركبتيه هو بين الحي والميت ولكنهم يهابون أ ن يدنو ا منه واستمر من الظهر حتى العصر وبعد العصر وقد الت الشمس إ ل ى قرب المغيب ولا يجرؤ احد أ ن يجهز عليه ثم قال لهم اا على قتلي تجتمعون ما اهونكم على الله اني لارجو الله عز وجل ان يحكم بيني وبينكم يوم القيامه فالحاكم هو الله والخصم ابن بنت رسول الله والمدافع عنا رسول الله ثم طوى الى الارض اي استراح فقدم رجل فاجهز عليه بعد ان علم انه لا حراك به وقدم اشقى منه فاحتز الراس ثم أ م ر قائد الجند أ ن ينفذ أ م ر ابن زياد ا بن أ ب ي ه فجيء بالخيل ف أ خ ذ ا ل تدوس على الجثث ذهابا و إ ي ا ب ا بعد أ ن احتزت الرؤوس السبعين كامله استغفر الله ت س ع ة وستين بقي علي ا ل أ ص غ ر ورفعت على ا ل أ س ن والرماح وبقي العسكر تلك ا ل ل ي ل ة يجمعون الغنائم ماذا مع النساء من حلي أ خ ذ و ه ا ماذا في فسطاط الحسين من مال ومتاع نهبوه حتى إ ذ ا كان الصبح سير بركب ا ل أ س ا ر ة بنات بيت ا ل ن ب و ة يتقدمهن رؤوس الشهداء على هذه الرؤوس أ م ا م ه ا ر أ س الحسين مازالت عليه ع م ا م ة النبي اسمها السحاب م ل ط خ ة بالدماء ومضى الركب إ ل ى ا ل ك و ف ة حتى إ ذ ا دلوا من ا ل ك و ف ة وقد شاعت ا ل أ خ ب ا ر خرج نساء أ ه ل ا ل ك و ف ة يبكين ويندبن وبعض الرجال معهن فلما ر أ ت زينب هذا لم تطق صبرا آ ب ا ؤ ك م أ و آ ب ا ؤ ك ن نخاطب النسوه آ ب ا ؤ ك ن إ خ و ا ن ك ن أ ب ن ا ؤ ك ن أ ز و ا ج ك ن هم الذين حصدوا آ ل بيت النبي ب ا ل أ م س و أ ن ت م تواسوننا اليوم بالدموع لم تطق صبرا ف أ ش ا ر ت أ ن اسكتوا بكلتا يديها فسكتوا وعلموا أ ن ه ا تريد أ ن تكلمهم فاسمعوا بماذا كلمت زينب بنت علي بن أ ب ي طالب أ خ ت الحسين بنت ف ا ط م ة بماذا كلمت أ ه ل ا ل ك و ف ة وقف الركب جميعا رجال ونساء يسمع ماذا تريد أ ن تقول زينب وهم يعرفوها فلقد كانت ب ص ح ب ة أ ب ي ه ا قبل سنين قالت أ م ا بعد يا أ ه ل ا ل ك و ف ة أ ت ب ك و ن فلا سكنت ا ل ع ب ر ة ولا ه د أ ت ا ل ر ن ة يعني ي ج ع ل دمعتكما الجف و ا ل ل ط ي م ة من دياركما ت م ق ط ع كل من زار ا ل ك و ف ة وقد زرتها ثلاث مرات يرى هذه ا ل آ ي ة ظ ا ه ر ة وفي كل عام مثل هذا اليوم ف ا ل ل ط ي م ة ا ل آ ن ق ا ئ م ة عند ا ل ش ي ع ة و ا ل ك و ف ة كلها ش ي ع ة في كل عام ويقتلون أ ن ف س ه م ت و ب ة وكانت من العام الثاني م ب ا ش ر ة فكربلاء وقعت في العاشر من محرم عام احدى وستين ل ل ه ج ر ة في العام الثاني م ب ا ش ر ة خرج جمع من أ ه ل ا ل ك و ف ة أ ط ل ق و ا على أ ن ف س ه م ج م ا ع ة التوابين يريدون أ ن يكفروا عن ذنبهم في عدم ن ص ر ة الحسين ف أ خ ذ و ا يقتلون أ ن ف س ه م ويبكون ويلطمون ويعدون على من قاتل كابن زياد ومن كان في جنده وما زالت س ن ة فيهم منذ ذلك اليوم إ ل ى يومكم هذا دعوة زينب أتبكون؟ زينب فلا سكنت ا ل ع ب ر ة ولا ه د أ ت ا ل ر ن ة إ ن م ا مثلكم مثل التي نقضت غزلها من بعد ق و ة أ ن ك ا ث ا تتخذون أ ي م ا ن ك م دخلا بينكم أ ل ا ساء ما تزرون أ ي والله فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا فقد ذهبتم بعارها وشنارها فلن ترحضوها بغسل أ ب د ا وكيف ترحضون قتل سط خاتم ا ل ن ب و ة ومعدن ا ل ر س ا ل ة ومدار حجتكم ومنار محجتكم وهو سيد شباب أ ه ل ا ل ج ن ة لقد أ ت ي ت م بها خرقاء شوهاء اتعجبون لو أ م ط ر ت م دما الا ساء ما سولت لكم أ ن ف س ك م أ ن سخط الله عليكم وفي العذاب أ ن ت م خالدون أ ت د ر و ن أ ي كبد فريتم و أ ي دم سفكتم و أ ي ك ر ي م ة أ ب ر ز ت م لقد جئتم شيئا إ د ا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق ا ل أ ر ض وتخر الجبال هدا ثم لوت ر أ س ه ا عنهم ويقسم من شهدها وسمعها قالوا لم تجد على خدها ب د م ع ة و ا ح د ة ل أ ن مقام البكاء هناك ضعف ولم تزد على ما قالت ثم لوت ر أ س ه ا و ر أ س راحلتها عنهم وانصرفت إ ل ى حيث أ ر ي د بها يقول من حضرها وكان فيهم تابعين فلا والله لم نر والله خ ف ر ة أ ن ط ق منها خفر اي ا م ر أ ة ك أ ن م ا تنزع عن لسان أ م ي ر المؤمنين أ ب ي ه ا علي بن أ ب ي طالب فلا والله ما أ ت م ت حديثها حتى ضج الناس بالبكاء رجالا ونساء وذهلوا وسقط ما في أ ي د ي ه م من هول تلك المحنه مضت زينب ومضى معنا الوقت و أ خ ش ى ا ل إ ط ا ل ة فليس الكل يدرك سر ما أ ر ي د إ ن م ا أ ن ب ه إ ل ى نقاط خمس بدون إ ط ا ل ة للحديث ب ق ي ة و م ر ا ر ة ماذا كان بين زينب وذلك ادعي ل عبيد الله بن زياد الذي لا يعرف أ ب و ه ماذا كان بينهما وكيف أ ر ا د أ ن يقتل الصبي المريض علي ا ل أ ص غ ر وكيف أ ن ج ت ه زينب حديث مؤلم وطويل وماذا جرى بين زينب بنت ف ا ط م ة بنت الزهراء وبين يزيد بن م ع ا و ي ة في قصر خ ل ا ف ة في الشام وقد سيق الركب ك أ س ا ر ه والرؤوس تتقدمهم من ا ل ك و ف ة إ ل ى دمشق ووضع ا ل ر أ س و عليه ع م ا م ة النبي على م ن ض ب ة بين يدي يزيد بن م ع ا و ي ة ماذا جرى هناك أ ك ب ر من أ ن تتحمله مشاعر م ؤ م ن ورد الركب الحزين إ ل ى ا ل م د ي ن ة بعد أ ي ا م ولكن قبل أ ن يصل الركب ا ل م د ي ن ة وقبل أ ن ي أ ت ي بريد الشام إ ل ى ا ل م د ي ن ة وقبل أ ن يتناقل أ ح د ا ل أ خ ب ا ر في نفس اليوم الذي كانت فيه ا ل م ع ر ك ة يعني مساء يوم ا ل ج م ع ة مثل هذا ل ي ل ة السبت أ ص ب ح عبد الله بن عباس في ا ل م د ي ن ة استيقظ من نومه ل ص ل ا ة الفجر وهو يقول إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون ص ب ي ح ة اليوم مازالت الجثث في أ ر ض كربلاء والدماء لم تجف والرؤوس قد حزت فلم يسار بها الناس مازالوا في أ ر ض م ع ر ك ة كربلاء صبيحتها قبل أ ن يسير الركب ابن عباس يستيقظ في ا ل م د ي ن ة وهو يقول إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون ويكفكف دموعه بكمه فيقول له أ ه ل بيته ما الذي يبكيك ومم ا تسترجع قال لقد ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ا ل ل ي ل ة وهو أ ش ع ث أ غ ب ر بيده ق ا ر و ر ة م م ل و ء ة دما قلت ب أ ب ي و أ م ي يا رسول الله ما هذا حالك وما الذي بيدك قال هذا دم الحسين ومن قتل معه ما زلت أ ج م ع ه منذ اليوم تلك الحفنه التي نصرها الحسين في الفضاء فما أن صلى الحسين فما ان ل ح س ي ن فما أ صلى عبد الله بن عباس الفجر حتى جاءه رسول أ م المؤمنين أ م س ل م ة زوج النبي وقد عمرت طويلا جاءه رسول من قبلها يقول يا ابن عباس أ ج ب أ م المؤمنين أ م س ل م ة فخرج من المسجد واتجه نحو ح ج ر ة أ م سلمه ة ما م يا بك أ ل أ ن ه ا أ م المؤمنين أ ز و ا ج النبي كلهم ا م ه ا م ا بك يا أ م ا ه قالت يا ابن عم رسول الله يا حبر ا ل أ م ة إ ن ي أ ز ف لك خبرا لا أ ر ا ه يسرك ولكن استوثق واحتسب قال ما هو قال لقد سمعت ا ل ل ي ل ة طوال الليل نواح الجن على الحسين بن فاطمه طوال الليل والجن تنوح على الحسين بن ف ا ط م ة لم أ ن م ط ي ل ة الليل ما أ ر ا ه إ ل ا قتله و أ ه ل بيته قال أ ج ل يا أ م ا ه ولقد ر أ ي ت النبي و قص عليها خبره بس مباشر حي و إ ي م ا ن ي يدركه أ ر ب ا ب القلوب لم ي ح ت ا ج إ ل ى ناع ينعى لهم الحسين الحسين ترك في أ ر ض كربلاء ج ث ة بلا ر أ س وحمل ا ل ر أ س إ ل ى الشام لا أ ج د له وصفا إ ل ا قول الشاعر المؤمن الذي قال فتى أ ي عن الحسين فتن كان عذب الروح لا من غ ض ا ض ة ولكن كبرا أ يقال به كبر فتن مات ما بين الطعن والضرب م ي ت ة تقوم وقام النصر لو فاته النصر وما مات حتى مات موضع سيفه من الضرب واحتلت عليه القنا السمر تردى ثياب الموت حمرا فما سجى ا لها الليل إ ل ا وهي من سندس خضر سلام الله عليك سلام الله عليك يا حسين سلام الله عليك يا جدي ف إ ن نسبي إ ل ي ه ينتهي سلام الله عليك يا أ ب ا عبد الله. سلام, الله سلام الله عليك يا سبط النبي وسيد شباب أ ه ل ا ل ج ن ة سلام الله عليك في يوم استشهادك مثل هذا اليوم سلام الله عليك وقفا ف إ ن ن ي ر أ ي ت الحر الكريم ليس له عمر ه انتهت م ع ر ك ة كربلاء ودونها التاريخ الذي اشير اليه نقاط خمس عدا بلا شرح وليفهمها الناس كما يشاؤون اما الاولى فان م ع ر ك ة كربلاء نقلت لنا ص و ر ة ح ي ة من شجاع ة الحسين و س ب ا ت ه على الحق وهو يرى الموت بعينه ل أ ن ه يرى نفسه مسؤول ا تجاه الله عن تغيير المنكر مسؤول ا تجاه الله عن تغيير المنكر وهكذا ف ل ت ك ن الرجال إ ن الحب الذي ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة إ ن الحب الذي لا يترجم إ ل ى عمل و م ن ا ص ر ة هو حب كاذب لا خير فيه أ ه ل ا ل ك و ف ة ك ا ن يحبون و ا آ ل البيت ل و ك ن الخوف جعلهم ي ق ف ن ض د ه م م ف ا هذا ا بحب و ل ل النقطة ل ه ا ث ا ل ث ة هذه ا ل م ق ت ل ة لم تمحق آ ل البيت لكن محقت عدوهم ف آ ل البيت والحمد لله كثيرون وهم يملؤون مشارق ا ل أ ر ض ومغاربها ومن البيت الحسيني وخطيبكم واحد من هذه البيوت أ م ا ب ن أ م ي ه فاين هم ا ل ن ق ط ة ا ل ر ا ب ع ة لو لم يستشهد الحسين في هذه ا ل م ع ر ك ة لما عاش إ ل ى ا ل أ ب د فلا بد من الموت ولكن الموت بلا ش ه ا د ة لا يكاد يذكره الناس إ ن م ا ا ل ش ه ا د ة هي التي جعلت لوفاته هذا الدوي وهكذا ا ل ش ه ا د ة في كل زمان هي التي تخلد ذكر أ ص ح ا ب ه ا اللهم ارزقنا ش ه ا د ة في سبيلك ونحن ندافع عن الحق ودينك بقي ان ت ع ر ف ا ل ن ق ط ة ا ل خ ا م س ة وقد مرت أ ك ث ر من م ر ة بالتفصيل أ ن عبيد الله بن زياد هذا دعي لا يعرف له نسب فهو عبيد الله بن زياد زياد بن أ ب ي ه وهل تصدر مثل هذه ا ل أ ع م ا ل إ ل ا من دعي أ ق و ل ما تسمعون و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله